Smyllä, sotkusana, sotkusana, sotkusana, sotkusana, نعملوا معكم هنا إن إحنا بنحاول نستكمل الدائرة اللي إحنا شايفين إن هي دائرة مش على سبيل الترقيس او على سبيل التوسع الثقافي. دائرة التكامل المعرفي إحنا بنقول المفروض مفروض طالب العلم المسلم مفروض يرى العلوم على أساس إنه هي دائرة علوم شرعية وعلوم لواوية وعلوم طبيعية وعلوم إنسانية. فاحنا بنقول العلوم الطبيعية والإنسانية يفهم إن هي تكون في مجال الثقافة العامة. يعني أنا رجل مسلم عرفت حاجة عن ديني وخلاص صاحب تخصص ما مثلا يعني المهندس دكتور فنقول له والله يا حضرتك المفروض تروح تدرس لغة عربية عشان تعرف تتعامل معلوم الشريعة كيف تفهم لسان الوحي اللي هو لسان كتاب السنة وفي نفس الوقت تدرس حاجة عن العلم الإنسانية يعني حضرتك تعرف حاجة على فكرة عن الفلسفة، ما فيش مانع تعرف حاجة عن علم النفس، علم الاجتماع، تاريخ تقول لك ده أنتو عالم ايه؟ فضين يعني اللي هو أنا خلصت اللي واحنا بنقول الثاني العكس بنقول له والله انت رجل مسلم درست بعض العلوم الإنسانية اللي احنا في مصر بنسميه إنسان الأدبي اللي هو رجل خلص سنوية عامة بس كان بيكره الرياضة وكان بيكره الفيزياء خلاص فبيقول انا رجل أدبي فاحنا بنقول له والله يجب في حقك يجب في حقك ان انت تعرف شوية حاجات عن العلوم الطبيعية خلاص وتروح برضو تكمل تدرس لساني لوح وشوية حاجات العلوم الشرعية عشان تستكمل كونك مسلم فاللي احنا بنقوله ده قد يبدو لبعض الناس ان هو نوع من ايه من التكلف او اللي هو ايه هي ناقصاته يعني احنا مش مخلصين تخصصاتنا او الحاجات الدراسيه فاحنا ده الدور اللي احنا المفروض نعمله ان احنا ليه الدايره دي بس بالاخص طبعا المشايخ اتكلموا معاكم في العلوم الشرعية والعلوم والعلوم اللغويه او قد يكون بعض كمان بعض التفصيل يعني في المقدمات احنا في دورنا ان احنا نعمل ده بس في العلوم الايه الإنسانية والعلوم الطبيعية، تمام؟ طيب. السؤال من الأول، السؤال من الأول، اللي هو الناس، الناس الحضارات، الديانات، على مر العصور في كل التاريخ، بتتعلم ليه وبتتعلم إيه؟ تتعلم إيه؟ تعلم ليه؟ قد يكون ده دكتور حاليكم في البداية خالص. طيب، كل حضارة، كل حضارة لها مركز ولا بول؟ يعني إيه مركز؟ يعني أنا لما روح الصين مثلا في العصر الامبراطوري إيه مركز الصيني, الصيني ده صاح الصبح بيقول إيه؟ يا فتاح علي يا لزاق يا كريم اللي دي المقولة دي عنده إيه؟ أكيد مش هيقول يا فتاح يا... واحد يقولك لا أكيد هيقولك لا مش لازم أي قرب الصين يا <تصفيق> لا لا مش فكرة اللغة لا فكرة هو تصوره عن الكون يعني هو أول ما يسخ الصبح إيه بقى؟ يعني راح فين فاني؟ فده سؤال انا هعمل ايه انا مين الكون ده انا هعمل فيه ايه مين القول العظمى المسيطره على الكون ده فانا مثلا الصيني صاحص ساعتها الامبراطور هو المركز طب احنا هنتعلم ايه والله الامبراطور ده بيدير مملكه شاسعه جداً يرى نفسه ان هو مركز الكون او مركز العالم الصينيين فعلا ده تصوراته فرضهم من كل الصين ام كبير موجودة عندهم فكرة ايه بيسموها كده في الصين المملكة الوسطى فلسفه المملكه الوسطى حتى الان طبعا في المنهوب الصيني الحديث بيقولوا كده برضو يعني إل مملكة الوسطى على هم وسط العالم هم مركز العالم هم قبلة العالم طيب الامبراطور ده أكيد عايز حاجة من الشعب أكيد فيش حدي حدي إلا ما فيش حد بحد يختم حد يلا عايز منهم حاجة عايز إيه عايز نظام معين فالنظام ده هو بيحدد لهم يتعلموا ايه؟ يعني أنا متى أتعلم زراعة وابتاع حرفه عشان تخدم الامبراطور صناعة ولا حاجة دقيقة وابتاع عشان الإمبراطور طب بتعلم القراءة والكتابة عشان تخدم في سيد الإمبراطور فاحنا خلاص كده الصينيين في هذا العصر مركزهم حلو؟ طب افرد انا روح تليابان عندهم بامبراطور هلو خلاص؟ بس على يابان ده تصوره لبكون زي الصيني؟ لا ليه؟ ده متصور انه هو اله او ابن اله خلاص؟ او حاجة كده فيها يعني اه يعني يد على اله خلاص؟ ده امبراطور اليابان طب التعليم اللي احنا هنتعلمه في اليابان ساعتها هو طبعا في امبراطور حاليا اليابان ما زال لها امبراطور خلاص. لكن امريكا اجبرت اليابان سنة 1945 لما اليابان خس الحرب الحرب ان يطلع الامبراطور في الاذاعة ويقول اخوانا انا سبب الهزيمة انا اتحمل جميع المسؤوليات انا مش اله انا مفيش يعني موضوع الاله ده انا رئيس اليابان او مركز اليابان لكن انا مش التصور الالهي ده طيب أنا في أوروبا في أوروبا أيام الكنيسة مكانك هي مركز أوروبا الناس بستعلم إيه لاتيني ليه؟ عشان هي لغة الكتاب المقدس طيب هنتعلم إيه اللي هتحددوا بالكنيسة طب إيه الحاجات اللي ما نقدرش نتعلمها اللي الكنيسة هتقول إن اللي ذي حرام المفروض ما نتعلم إيش وهكذا طيب أنا لما أروح الكنيسة هتعلمني هتعلميا هتعلم ما يعينك على فهم الكتاب المقدس طيب ما يعنى على الكتاب المقدس ده ممكن أدرس تشرح حرام الكنيسة بتقولكي طب لو يعني ان لو درست تشريحة ايتي؟ ايه أوه. طيب ممكن ندس فلك؟ ايه فلك تدرسه ليه؟ ده يخدم الكتاب المقدس طيب والله تعالى نشوفك اعلاخت الكرة الارضية بالكواكب والارض لا ده محدد سلف الكنيسة قالت اني الارض مركز الكرة طيب افرق ده انا قلت غير كده تبقى كافر وهنقتلع خلاص؟ فانا كده ايه؟ حددت مركز هؤلاء الناس مركزهم ايه؟ مش المركز ده مش حاجه هروح امسفهم أم اي لا ده مركز معناوي كده الأمة دي بتنتج وبتتعلم وبتروح وبتيجي وبتحدد قانونها وعلومها وفنونها وبتخطط المدن ليه وبتحارب ليه وبتهادن ليه بسبب ايه هذا المركز خلاص؟ طيب لو احنا عايزين نسأل احنا دلوقتي احنا حاليا مصريين للغزماء احنا فين بقى المركز يعني انا دايما يقول لك ايه المثال اللي هو مثال المريخي مش الفيلم اللي هو المريخ وهو فيلم كويس لو هو فيلم إيه؟, ايه؟ لا مش فيلم ايه ما قلت إلم. الراجل اللي جاي من المريخ جاي من المريخ جي هنا جي مصر ساب الدنيا كلها وحظه جي جي هنا الراجل ده لو احنا فهمنا فكرة ان احنا بنبحث عن عسئلة فلسفية المركزية وقلنا له الصينين كان امبراطوري اليابان وقرحة احنا بقى حذر حذر احنا قول انت بقى غير الحيرة قضل عظيمة اللي هو هيلأي مركز ولا لا دي سؤال ديكو يعني هل <تصفيق> هلأي حاجة ولا مش هلأي حاجة؟ أنا بقول هيلأي حاجة ليه؟ لأننا بنقول لا يخلو إنسان من مركز في تصرفاته أول ما بيفقد المركز له هو بيفني نفسه على طول على طول يعني واحد يقول لك إيه؟ واحد في سويسرا ولا نرويج ولا فنلندا الدول اللي هي ما عندهش مشاكل أمريكا لما بتقرن بفنلندا في مستوى التعليم أمريكا بتيجي تحت خالص فنلندا فوق خلاص التعليم بس هم بستة مليون بسوا مليون بنا أدم يكلموا فنلندي، فش حدا ثاني يتكلم فنلندي معه، فبس قاعدين في الهدوء يعني خلاص فهموا مستوى التعليم عالي جدا، مستوى الصحة عالي جدا، النرويج دولة بترولية فظيعة جدا بس صبر مصوب في المناطق الهادية دي فالشادة ايه؟ واحد هناك والرجل بيعمل ده كله بينتحر ليه؟ فاحنا بنقول الإجابة عندنا احنا ان هو ايه؟ ان هو كل حاجة متافرة دمش إجابة هو عايش ليه؟ أو اللي عايش مركز بيخ نفسه ليه؟ احنا كبناء قدمين سبحان الله عظيم ربنا خلقنا ان احنا عندنا مركز واحد يقولك ازاي مركز ايه ربنا لما خلق الناس ده اللي, اللي بناعتقده كمسلمين ان هو اقرهم اقررهم بحقيقة الاله ان هو واحد وان هم مقررين بدا فاصل الفطر لو هو وهو ماشي في الدنيا ملقص نظام ولا باطل يخليه اتمركز حوالين فكرة زي دي او مشوهة حتى يفني نفسه واحد يقولك بس الصيني ده مش موحد لا موحد من ناحية الامبراطور <تصفيق> يعني هو بيعود صنم واحد اللي هو الامبراطور الياباني الامبراطور وهكذا الرجل الوثني اللي في الجاهلية اللي بعث فيه نبيه صلى الله عليه وسلم الرجل كان ليه مركز اه لما بيجي يحلف ضيط يعني يحلف حلفاني يقول ايه يحلف بالصنم اللي هو بيعوده فده مركز طب هو بيحج ويتاجر ويحلف وي... مين الصنم ده. فاحنا خلاص لقنا له ايه اول ما الانسان بيستشعر ان ما فيش مركز فهو وجوده بيبقى يعني ايه مش لاقي سؤال انا قاعد ليفا بيسنى نفسه تمام كده طيب احنا بقى نرجع لسؤال المريخي احنا مركزنا ايه كمصريين مش كباني قدمين لان نباني قدمين على الارض اليوم اجابات تانية تمام انا بقول ان احنا عندنا اجابة واضحة جدا في واسعة القضية دي سهلة ليه لو احنا رجينا سؤالنا واحد دخل كله الطب احنا بنعتبره ده نجا دخل الجنة مثلا احنا بنقسم الناس مراتب دخل الجنة هيخش الجنة احتمال يخش الجنة لا هيورد على جنة اللي هو ايه تجاره وحقوق مثلا ومسك ده تقسيم طبقي احنا بنقسم كده في مصر مش ده تقسيم عالمي ولا حاجة لكن احنا بنقسمه كده ليه كده يقولك ما شاء الله دخل طب على اساس ان الطب ده برامل يا عيني مسكين يعني احنا لو المريخي ده لما يعرف سيل الطب بعد ما يعرف المركز هيتفاجئ تمام <تصفيق> الشاهد ان احنا ليه يا حبيبي عايز تخش طب؟ عندنا أجابتين؟ ان مجموعي وماما وخالته وبابا طيب كل ذلك بقى اكيد ده هو مركز هو مالوش مركز احنا فهمنا هو مالوش مركز هم عشان يخش طب يتخرج بعد 14 سنة سبع سنين ست سنين طب وسنة امتياز وسبع سنين عشان اخذ ماجستير ودكتوراه يفتح يا بق اللهم فلوس كتير من الناس كده عرفنا مركز خلاص؟ فلوس كتير خلاص دي إجابة المريخ أنا, بحق... أنا ب... ب... بأنزل نفسي منزلت إيه؟ المريخ؟ طيب إيه اللي بعد الناس اللي دخل في الجنة؟ أهل الأعراف صيدلة آه هندسة ده تأسمتنا إحنا ورده خلاص ده هي... يمكن ربنا يتوب عليه؟ ويتوب عليه إيه؟ ويخش طب... لا! ما هو بتاع طب مش دخل طب عشان طب؟ أما هيعمل إيه؟ يخلص هندسة؟ بعد خمس سنين زائد إم، الرجال بتاعت هنداح يسوين عرض رقم صحيح موجب قد يصل إلى ثمانية. بعد ما يخلص الكلية احتمال تجيله عار. يروح يلمس فلوس كتير من الخليج وين؟ فكده وصلنا إيه؟ نفس الإجابة. فاحنا عرفنا برضو المريخي الإجابة دي ثاني مرة صح صح. خلاص طيب. واحد دخل حقوق <تصفيق> ايه, إيه؟ قولك لا هما هيعملوا حاجة مثلين يا اما هما هيروحوا ربنا يوفقهم ويروحوا تسكة الفلوس الكتير فأكيد هيسرقوا ويجقوا. هيتحفزوا انا احمد الفلوس الكتير منهم واطلعهم بره الحبس فالاجابة او لو فشلت ان انا اعمل كده وابقى وه... ه... ايه وكيل نيابه او قاضي واحكم عليهم وازجتهم واخد مشكلتي يعني ايه برضه ان شاء الله ربنا يوفانا واخد في مشكلتك ايه طب واحد يقولون له انت حضرتك تخش كليه ايه يقول لك لا مش هخش مش كم تعليمك لا يا ابني كده هتفشل طب ليه اصلا عايز اطلع حرامي عشان ايه عشان عايز في مشكلتي فاحنا كده ايه كده خلاص الحمد لله الراجل المريخي خمس ست اسئله اكتشف ايه؟ في هذه البقعه المسماه ام الدنيا هنا الناس كلها بتدرس ليه؟ عشان فلوس كتير خلاص كده الاجابه ايه؟ طيب واحد يقول لك ده راجل دخل الازهر شيخ ازهاني ليه؟ يقول لك عشان مش قادر يجيب فلوس كتير <تصفيق> <تصفيق> وهيقول ايه ده هو الناس بتعمل كده؟ اه المصريين في قناعاتهم الشخصية ان الأولاد مش هيقدر على الثانويه العامه وهيبهدلنا معاه وهيدفعنا فلوس كتير في الدروس الخصوصيه ومش هيعرف يلمها تاني نعمل ايه؟ نودي أزر، بس ده في الأخير برضو بيلاقي وظيفة. العالم، العالم، العالم بالباطل ده راجل بيبقى إيه؟ فضائيات ممكن فتاوى. يعني هيلقي برضو إيه؟ سكة بتاعت الفلوس كدة. خلاص، فإحنا كده إيه الوضع بيقواضح، واضح. لكن هذه الإجابة، هل إجابة صحيحة؟ لا. إجابة تدخل كأنه لا. إجابة إنفع جو على علص الأبر. فإحنا بنقول لا برضو، بس إحنا برضو عندنا كمصريين تصور خاص عن عذب القبر ليه؟ ربنا بعث النبي الله عليه وسلم عشان يقول لنا إن الناس بتتسقل في القبر ثلاث أسئلة ما بيغيروش صح؟ في جديد؟ يعني إنت خريج طب، هتتسقل ليه في القبر؟ مر ربك مجيوك، مر رجل الزباسة فيكم، في جديد؟ نزل جنبه مهندس؟ مش هتجيل ورق التفاضل وتجامل، خلاص؟ كنا نتواصرين بناسق بناسق اني لما الواحد ينزل للأبر ويتسئل هيجي يسأله من ربك ما مر... رأي؟ اه اسئلة دي عقيدة؟ لا هناك انا علمي <تصفيق> واحد في ادب هناك دراسات ودعوة مثلا ازهاري انفقه لكن انا وراء التفاضل والتكامل لما تيجي وقولوا لي الرياضة ماشي اي حاجة لكن هو متصور فعلا يعني انت لما تقول له يا, يا ابن الناس دي كشور تلت وخمسة على سبعتاشر وكان يقول لك لا انا قدبي يا باب ده حساب حساب يعني المواريث لو احنا بنقول لك هتورس ولا، مش هتعرف تحسن يقول لك لا اصلا انا قدبي طيب تعرف حاجة عن التاريخ يقول لك اه محمد علي والمماليك ومش وبت... مش ممهج الدراسات الاجتماعية بتاعة تلت عباية حاجة تالي التاريخ لا ليه عشان انا علمي لا لما ادبي كان صح <تصفيق> كان جاوب على السؤال بتاع التاريخ طب تعرف حاجة علم نفس ومنطق يقول لك لا الكلام ده ما. ده زماننا زماننا الفشله اللي في سنوية عامه ما كانواش بيعرفوا رياضة فيزياء فكانوا بياخدوا فين حاجات اللي عايز احفظه كتير دي هتاخد عليها درجه ده تصور المصري عن العلوم ده لم يظهر في أي حضاره قديمة ولا حديثة ده خاص بنا احنا ده يعني ايه بتاعنا احنا في هذا العصر طيب طيب احنا المفروض بنعمل هنا في الكم محاضره اللي هنقعدها ان احنا نحاول نلغي هذا التصور ونختار تصور كويس من أي تصورات المسلمين عبر العصور عن العلوم وعن أسباب الثعلب وعن علاقة العلوم ببعض. طيب المشكلة اللي بتقابلنا حاليا معانا كمسلمين معاصرين مصريين مسلمين معاصرين كمان يعني نحن نتصور مع العلوم تصور لطيف جدا التصور السابق اللي إحنا قلنا له اثنين وده مهم جدا ان العلوم اللي إحنا بندرسها دي مش إحنا اللي انتجناه بمعنى يعني أنا راجل دخلت كل الطب انت ايه مصر تكلم ايه باللغة العربية طيب حبيبي انت ايه مسلم خلاص طيب مين اللي حط المنهج العلوم دي والله ما اعرفش يعني العلوم دي حطها واحد مسلم لا طب الهدف من وضع العلمي ده ايه ما اعرفش على الحقيقه فعلا ما اعرفش هو بيدرس حاجه هاكل بيها عيش الاسئله بتاعتي حل اسئله وفي الاخر مهم عشان فلوس كتير يعني اللي الاجابه نهائي الكلام ملوش دعوه الاسئله بتاعت من حط العلم حطوا ليه احنا هنعمل بيه ايه مش عارف كل الكلام ده مش داخل معاه طيب كونك مسلم جوه الطب بيعرض عليك أبداً. لا لو أنا مش في الأزهر مش هسمع قرآن مش في التفسير مش هعرف أقرأ قرآن أصلاً عادي لأن لو أنا خريج طب وما عرّش تجويد ضهيم أصدر غادي. لو أنا في سنوية عامة كتبت أي حاجة في الدين مش هنجح، فهو بيدضحش المجموعة فالبرضو الملاكين لما ييجوا سألو أسئلة, أسئلة أقول له السؤال ده ما بيدضحش المجموع؟ خلاص فعادي يعني يفرض أنا صيغتي في الدين الملائكة سألو أسئلة وأنا مجاوتي شو بقى الأسئلة كلها جاوبتها. برضو عاد شغل. ده تصور فعلا اللي بياسسوا النظام ده بي. فاحنا بنقول النظام التعليمي ده يبدو ان هو مركزه عشان كده احنا بنقول المريخي لما نقول له فين المركز وبتاع مفيش مركز معين عشان اجاوب على اسئله احنا بنتعلم ليه الأسئلة. طب انت بتدرس الطب بانهي لغة؟ الغريب ان هو في إنجليزي. ولا لاتيني ما احنا في مصر يا اخوانا ركزوا الاجابات لازم تكون واضحه ويعني الراجل طالب الطب لما بيخش المحاضرة الدكتور بيكلمه بانهي لغه بالعمية ليش العربية العربية الفصحى ان واحد يكلمه عربية فصحة هو يعرف الكلام فصحى، ولا الثاني هيفهمها وقت مفيش لأننا ندرس عرب اكتفين؟ يعني انت اي حد بيروح يعمل مؤابلة في شركة بيقول له عرف نفسك باللغة الإنجليزية خلاص اسمك وتخرجتني لا استطيع احطط ان هو يعرف نفسه باللغة العربية الفصحى لمدة 5 دقيقة يتكلم 5 دقيقة اللغة العربية الفصحى سليمة لكن يقدر يعمل هذا بالإنجليز لأنه كان يكون درس خد تويفل، خد آيليكس، خد له كورس إزاي تعرف نفسك، كده. فهو هيكلمه بالعامية، والدكتور وهو بيتكلم، هيكلم بعمية وإنجليزية رديئة. خلاص؟ الإنجليزية رديئة، لأن إحنا خمصرين تعليم بتاعنا، يعني حط ميزة إضافية في اللغة الإنجليزية بتاعتنا، فإحنا هي بتبقى ضعيفة. وفي نفس الوقت المصطلحات اللي بيقولها لاتينية، فدي لغة مية لن بيتكلمها بتكلمها أصلا في العالم فالاصطلاح باللاتيني ولغة لغة شرح لغة عامة داخل فيها اصطلاح انجليزي مع لغة إنجليزية ردي طب ايه بقى ده ده طبعا في الصيغة كده في الهندسة كده وهكذا طيب واحد يقولك لا خلاص انا ما في الجامعة الأمريكية فرجله يتكلم إنجليزية سليمة وأنا أتكلم لغة إنجليزية سليمة طب إيه بقى فين بقى موضوع عربي ومصري ومسلم ده ده ماورش خالص بعد خلاص فاحنا بنقول ايه؟ إن إحنا عايزين نسأل بقى السؤال ان هذا العلم اللي يبدو ان هو مستورد في كل المناطق إما انت تدرسه بشكل جاد لو رحت مثلا جامعه الأمريكية، أو بشكل غير جاد في أي حتة ثانيه في مصر سواء جامعه المانيه جامعه فرنسيه جامعه أي حاجة او حكومه طبعا ففي الاخر برضو هيبقى السؤال بتاعني العلم اللي انت بتدرسه ده مش انت اللي خطه، واحد مسلم ما واحد عربي انت هتدرسه يبدو ان هو بغير العربية وفي نفس الوقت هتدرسه بمركز لا يمت للاسلام بصلة طيب يبقى احنا هيبقى جزء من دورنا ان احنا نقول ان هذه العلوم جميعا اللي احنا بتدريسه في اي كلية صاق طب صيدلة هندسة طب بطري عمارة فيزياء كيمياء رياضة تاريخ اي حاجة عايزين نعرف مركز هذين العلوم متى نشأ في اوروبا ونشأ حالين اني مفهوم مدام المركز مش احنا اللي حطينو فاحنا عايزين ايه نعرف ايه اللي حط المركز ده مدام احنا مش مش احنا اللي خلاص احنا متفقين ان احنا مش واضعين هذا النظام ومش احنا ودي مش ودين شلو فاحنا عايزين نعرفه مصاده هذه جدا تاريخ العلم ده فلسفته مركزه اللي فلسفته يعني تساوي مركزه مركز المجتمع اللي حط هذي العلوم فهذا اللي احنا هننه في عجالة سريعة في محاضرة المقدمة دي للعلوم الفيزيائية والعلوم الطبيعية احنا ما بنتكلم عن علم اللي هو العلمي علمي بتاعتنا. وتعاتنا التقسيم العالمي يعني تقسيم عالمي الظر لي أكتر من مية سنة تقريبا مية سنة مية وخمسين سنة واللي بيقسم مجالات العلوم لحالتين علم ومش علم ساينس وحالتين لما أقول طب يبقى قربنا على ساينس فيزياء وبقى ساينس فيزياء ساينس كيمياء ساينس تاريخ ساينس <تصفيق> طب يبقى علوم اجتماعية ما فيش علوم اجتماعية إيش كلمة علوم خالص مال إيه والله أنا شايف الكلام اللي أنا أتكلم على لسان واحد غربي. أنا بشوف إن العلوم ثلاث تلبدو. Science ده مقيس عرف يقيسه عرف يحسبه ينفع كل ما يقيسه وكره ودخل المعمل. تعرف تعمل ليه؟ آه تبقى science. خلاص؟ وهنقول إحنا اللفظة دي بدأت تظهر إمتى؟ ليها بس من 1840 وثمانمائة وأربعين. اللغة الإنجليزية ما كانش فيها كلمة science لغاية 1840 يعني الدلالة دي ما كانتش موضة في اللغة الإنجليزية. هنقول ثرى تلي لكن شهد إن الحالي بيلاه العالم تلي. لو أنت راجل تعرف تخش المعمل يكون صائنس وتبقى صائنس تبقى راجل عيني. واللي والذي تنتجه ده علم خلاص؟ وعلى المقابل مش علم اللي إحنا بنسميه إنسانيات أو يومانس الإنسانيات دي ما تخشش المعمل وما دخلتش ومش تدخل يعني مثلا واحد بيدرس تاريخ فنون فلساسة خلاص؟ ده هيبقى ايه؟ ده مش ما دخلش المعمل لسه ومش نخش المعمل ليه واحد يقول لك يا أخي ما ما تفعل يمكن ربنا يوفق وصوت ويخوش الماء مش هيخوش ليه إحنا مثلاً ورجل زي المقرح إحنا لسه طبعاً إحنا في المحاضرات بتاعتنا في علوم الإنسانية نتكلم على التاريخ واللسانيات والفلسفة علم النفس كأمثلة اللي إحنا عايزين نقوله على علوم الإنسانية كأمثلة صخ خلاص فلما يجي نتكلم على التاريخ هنقول الرجل التاريخ بتاع التاريخ ده حنوتي رجل حنوتي يعني ده بيبقى قاعد يا ابني قوم ادرس الظاهره اللي هتدرسها عشان نشوف ناكل أ... يعني نشوف اكل عيش يقول ماتوا لا لسه ماتوا يا سيدي ماتوا بس خلاص يقوم هو ما بيشتغلش غير على احداث مضت فالماضي ده دخلوا المعمل ازاي خلاص هو راجل حنوتي <تصفيق> ما بيشتغلش ما بنجيبوش غير لما بيكون زبونه مات فده دخلوه المعمل ازاي مش هخش خلاص طب انا راجل بتاع صنون. فنون طبعا تعرفين تعرف فنون وطبعا الموضوع مش بنفس العبرة اللي احنا دائما السينما ما بتصورها لنا. بس اللي هو اللوحة اللوحة والرسومات وبكده ايه راح أدرك في اللوحة دي وجميلة جدا هي فين اللوحة وقما معيار الجمال حاجة ما تنضرتش خالص عارفين اللي هو اللوحة السودة لوحة سودة تماما لوحة وآملين الدولار له ايه اللوحة دي قال له دي لحظة عبور سيدنا موسى وهربوا من جنوش من جيوش فرعون قالوا فين سيدنا موسى وبني إسرائيل قالوا ما هو ما كانوا عبره قالوا طب فين فرعون وجنوده قالوا ما كانوا غيره قالوا طب فين النهر يعني فين الخليج اللي غيره فيه قالوا ما كان الليل ليل يعني هو ده ينفع اه والله ينفع يعني او س... طبع انتم تشوفوا اللوحات لوحات ال... ال... ال... ال... الوزير العظيم فروح وصول السابق لوحات وعظيمة جت خطين طب بنتي بيومنا ست شهور بترسم لو حد غير غير فظيع على ترابيزه الاكل تقعد تعمل كده بعد دقيقتين لو انا خدت لقطه وهبقى فالشاهد ايه هو مفيش معيار للجمال ده يا اخواننا نقيسه لا يعني ده ذاتي بتاعك انت وبتاعانا وأي حد ثاني كل واحد ليه تصور أي يبقى مش عادي خلاص والتاريخ كذلك الفنون الفلسفة رايح صادقنا اقول لك الفيلسوف برضو السينما والتصور المصري عن الفيلسوف ان هو رجل شعر طويل جدا متأمل بيقول كلام ما لوش لهذا لماذا عبرت الدجاجة الطريق الاسئلة اللي هي الغامضة فده برضو ما بيخشش المعنى برضو عند الرجل الغرب يخش المعنى طب في حاجة وسط يقول لك في حاجات كانت طول عمرها ما تخشش المعنى بس بدأت تدخل المعنى. اللي هي ايه هو بيسميها السوشيال ساينس او العلوم الاجتماعية العلوم الاجتماعية دي هي يقول لك لا لأن قربت خوش المعم دخلت المعم مش كل اللي بتقوله علم ومقيس ودقيق ليه؟ لأنه الظاهرة اللي بتتعامل معها ظاهرة أكسر أكسر تعقيدا من إن هي تنضبط اللي هو مين البني آدم أنا راجل بدرس علوم اجتماعية بدرس علوم علم نفس بدرس اقتصاد بدرس إدارة فالإدارة والاقتصاد وعلم النفس والاجتماع طمأ بيدرس بيدرسوا الرياضيات والإحصاء عشان يعملوا التجارب بتاعته طمأ ده هو كلامه مقية هو يقولك لا مش كل حاجة كل حاجة تقدر قطعا تقول إن ديها تحصل، فتحصل، بجد تحصل الفيزياء، يعني بتاع الفيزياء أنا أقول ما أمسك ديار مياها فوق كده غمر، هتوقع في الأرض بعد كذا سانية، بالكسور، ليه؟ قانون الجزبية السابت، الكتل، الحجوم، حاجات دي كلها سهلة إيه؟ تنضغط، ولا تتخلف ولا تتخلف، هم بيقولوا لا تتخلف، نحن بيقول حن تتخلف، خلاص؟ طيب، اللي لا بتقل... تتخلف ده البناء ده من نفس الحكاية؟ لا، ليه؟ وظاهرة أكثر تعقيداً وتركيباً منه هو تنضبط... تنضبط بالطريقة المعملية اللي انت عايزين. فالعلوم دي علوم بالمعنى science لا. طب هي يبقى مش science لا. أما ليه؟ المنزلة بين المنزلات هي علوم اجتماعية. فعلوم اجتماعية يعني ساوي للمجاز كده بس هي ما تنضبطش قوي. وفي نفس الوقت ما فيهش سيولة وعدم وضوح التاريخ والفلسفة والفنون والحاجات اللي الزكرة. طيب فضل. الأثار بس من أني حتة. الأثار الجزء التاريخي بتاعه ده تاريخ. ما خوش. الأثار نفسها عشان حالياً لما أنا بجي أتكلم على الأثار أنا لقيت عمود. العمود ده قالوا لي من أيام رمسيس الثاني أقدر رجز من هو من أيام رمسيس الثاني؟ آه أقدر. بإيه؟ بحاجات فيزيائية. فالأشعة دي لا تتخلف. يبقى هو دعين. غير كده مش قلم. بالضبط. آه, اه لكن هو هو نفسه لما انا اقول العمود ده كان ايام رمسيس الثاني هم عملوه كذا والتاج مش عارف ده دا كلام داخل في الفنون فده ملحق بالارض في الفنون لا تنضبط فيبقى ايه مش علم لو هو بيتكلم عن الحاجه المقيسة العمود ده من سنه كذا من سنة كام بالضبط وايه المواد اللي دخل فيه ده قابل للتحليل اه قابل للضبط اه ليه عشان عندنا اشعه وعندنا حاجات كربونية فإحنا عندنا اعمار نقدر نحدد بيها اه يبقى علم خلاص كده وهكذا ده دي قاعده ممكن تطبق على اي حاجه ايه في حاجة اشكالية اللي في إشكالية حالياً في العلوم البيانية العلوم البيانية ما هو ايه؟ حاجة في النص فبتبقى متنازع عليها جداً دي تبع مين فيهم؟ تبع ده ولا ده؟ زي إحنا هنا في مصر مين عندنا تخصصات اللي هم يسميهم المعذبين في الأرض أنا عيني في حد هنا على الطبيعي طيب في حد اسمه إيه ده؟ حاسباتهم معلومات؟ أه حاسباتهم معلومات دولهم معذبين في الأرض ليه؟ حساباتهم على الوقت، إحنا في مصر بنقول لهم إيه؟ يا باش مهندسين، الدولة شايفهم إيه؟ يعني بيخشوا أنه نقابة، ما هو التق... إحنا تأسيمة القبر بتاعة مسلم مكافر به دي في الأخرى <تصفيق> إحنا كمصريين بنقسم الناس النص إيه؟ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> فالدولة بيتقسم بتاع حساباتهم على الوقت، بت... طبعا مش مهندس؟ الدولة بتأثير مش مهندس؟ ليه؟ لأن تعريف المهندس عند الدولة لازم يكون درس كليه خمس سنين، وهم أربع سنين، فبيخشوا <تصفيق> إليك طبيعي. نقابه اطبائيين خلاص بتوعت لك طبيب ما بنخشوش نقابه اطباء أي مهما هو مفروض اقرب نقب عليه وينحقوا نقابه اطباء لان نقابه ما بتعترفش فيهم عشان لازم يكون 6 سنين وسنه اختباري حاجة حاجه كده فالشاري ان هو ملوش دعوه بالمادة اللي بيدرسها لا انا ليه دعوه بايه بمعيار فخلينا معيارنا ايه الخاص طيب فاحنا بنقول ان هذا المصطلح بتاع ساينس ده حديث أو خانس عشان الدبطة يعني 1840 ظهر المصطمح قبله ما كانش ظهر ليه هي كانت أوروبا لها كان مركز تاني قبل ده احنا بنقول آه يعني أوروبا قعدت فترة طويلة مركزها المسيحية هم ناس مسيحيين يعني إيه مسيحي؟ يعني مؤمنين في إله خلاق يكون حتى لو تصوروا عن الإله ده تصور مناقض تمامة من المسلمين لكن عنده اللي احنا بسميء الاتفاق فيه القرار بالصانع يعني المسيحي ده أقول له الأرض يجي من خلقها يقول لي ربنا أقول له الكون مين اللي خلق أقول له ربنا أقول له إحنا هنعاد بعد الموت يقول له همتخاسب هنخش جنة أو نوع في رسل آه. الكفار رسل مار آه. مؤمن من ده في كتاب ربنا أرسل كتب مع رسل في رسل آه. عنده بعد كده تصورات مخالفة أو مراقضة لعقيدة المسلمين آه. اليهوري كذلك فأحنا بنقول اليهودي مركزه واضح إن فيه إله خلق الكون والمسيحي فيه عنده إله خلق الكون الياباني لا، مفيش فيش إله خلق الكون بالمعنى إن إحنا نعتقد فيه لا تصور اليابانيين والصينيين وبعض الملل القديمة أو الفلسفات القديمة في أسيا فكرة الإله مش زي الإله تصور المسلمين أو اليهود أو المصارع عن الموجود إله للكون أو خالق صانع وحيد مع اختلافهم في تصور هذا الصانع تمام كده؟ طيب هذا المركز اللي كان لأوروبا. لما أنا بقول من 1840 اتغير يبقى المركز اللي كان عندهم بي ايه هو ده بقى النقطه اللي احنا عايزين ايه نفرق ايه الفرق المركز بتاعنا احنا كمصريين في قديم لان احنا حالنا دلوقتي ما يصرش فما ينفعش نضرب بيه مثال قوي واوروبا دلوقتي اللي احنا بنتعلم العلوم بتاعتها صار علوم انساني راح بيدرس علوم العلوم علم النفس وبتدرس العلوم الارضيه يا سيدي وادرس العلوم بتدرس العلوم بتدرس الفنون. بتدرس الفنون بتاعت اوروبا أو تصورات حتى م, م... الجمال المدرسة الغربية برضه يعني أنت برضه مش قاني صحيح؟ هو في إل فرق يعني إحنا من الصبح ما نقول مسلم وغير مسلم هو غير المسلم ده لو درس فيزياء هيبقى في فرق بين الفيزياء اللي بدرسها هو وبدرسها مسلم لو درسوا كيمياء درسوا رياضة لو درسوا فلك درسوا تقنية أنا رجل مهندس إيه بقى اللي تصدق هلا فاحنا بنقول إيه لا طبعا في فرق واضح جدا المركز بيشم المركز يفرق فيه ده إحنا متكلمون في علوم الطبيعية، فيزياء، كيمياء، ثالك، رياضيات، حالات م م م تكنولوجي، أنا صنع عربي، يا سيدا أنا صنع مروح، أنا صنع مد، هتفرق واحد مسلم غير مسلم إحنا بنقول هتفرق طيب هتفرق إزاي؟ هذا اللي حمله أنا رأيي مسلم القديم ده المسلم اللي هو كان عربي راجل عربي جاهلي بيعبد أسمام وتصوراته ساذجة جدا عن الكون. رجل ظاختلف تماماً في لحظات لما بعُش فيه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب النبي لما جيه هيجريد هو ده الحمد. النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد مركز واحد للإنسان. الإنسان كل الإنسان في الأرض كل الأرض. يعني نحن دايماً بقولون ما النبي الأمريكي من النبي لما بعُش الأمريكان للوهل؟ محمد صلى الله عليه وسلم. طيب النبي لما بعُش الأوزكي حالياً؟ محمد صلى الله عليه وسلم. طيب النبي بتعال وهم اللي هم كلهم أمم محمد يعني الكل اللي موجودين على وجه الأرض حتى يوم الخيانة دول أمم محمد أمم الدعوة أمم الإجابة أمم الإجابة من استجاب لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم فأمن بأمن بالله وحده وامم الدعوة اللي هم ما زالوا مدعوين برسالة محمد صلى الله عليه وسلم حتى تقوم الساعة حلو كده؟ طيب المسلم ده اللي هو تحول لما جت البعث إيه اللي الحصل والله بيرجع ده عنده مسلس مسلس إيه المسلس ده واحد أن يعلم عن الله، يعني يتلقى علمه عن الله. اللي هي إيه؟ أنا عايز أعرف صفات الله اللي نكلمنا له. كلامه لو كان كلمني بكلام، عايز مني إيه؟ مراده مني الأحكام. إزاي بستنبذ هذه الأحكام؟ إزاي بعد وفاة هذا الرسول؟ لأن الرسول ده دوره إنه هو يبلغني. بعد ما يمشي إزاي أعرف حكم الله عز وجل في المسائل اللي هتطرأ بعد وفاة هذا الرسول؟ وهكذا. والوحي والوحيدول. الواحي ده نزل بلسان العرب عشان النبي عربي طب إحنا غير عرب ودخلنا في الإسلام نتعلم إزاي نفهم كلام العرب دي الدائرة المتعلقة بالعلم عن عن الله فالعربي اللي هو المسلم الأول ده بقي في هذه الدائرة تقية عامل خمسة من خمسة عربين لخمسين علم اللي هم احنا بنسميه عن الشرعيان كما نقول لحضراتكم لما واحد بنجي يدرس بنعرفه خريطة هذه العلوم مش يدرسها يدرس عنها اللي هو الكلام عن العلم اللي احنا دائما بنتكلم عنه في الدارات عشان الناس بس تعرف اسماء العلوم عشان كده دايما احنا بنقول اي حد بيخش كليه بننصحه الاول تجيب كل مناهج الكليه وتعرف اسمها ليه عشان تعرف انت عايز تدرس ايه وليه وايه اهميه الماده الماده اللي بتدرسها في اولى عشان بعد 6 سنين هتتفاجئ ان هي دي مادة اساسيه وان انت مش فاهم اي حاجه خالص عشان المادة دي كنت سايبها وتصاير ما لهاش لازم خلاص فاحنا بنقول المسلم ده اللي حط الخمسة 45 لعيب عايز يجاوب على ايه كان عايز يجاوب على خمس دوائر واحد هو فير الواحد فين الوحد الكتاب يبقى انا عايز علوم القرآن دوله عشر علوم الوحده القرآن اسباب النزول والتفسير والقراءات كل ده عشر علوم بس عشان يضبط عليك ايه القرآن يضبط ايه عليه يضبطه كله انا مقابلتش النبي وحاليا بقرأ قرآن الاراية اللي احنا بنقراها دلوقتي شبه الاراية اللي كان قراها النبي اي واحد متقن يقرأ القرآن بسند متصل للنبي صلى الله عليه وسلم هو يقرأ القرآن كما نزل على بي محمد. طب الشيخ عرفة ليحنا واسخين أو كده؟ لأننا بنقول أن هذا ضبط صوتي يعني أنا شيخ أرى على شيخه أرى على شيخه أرى على النبي والنبي صلى الله عليه وسلم سمع من جبريل مباشرة طب الشيخ عرفنا أن النبي كان بيعمل بيحرك شفاية كما هو الحرف الحرب نقل يعني الشيخ أي حد دارست جويل يعرف أنه في أحكام ليس لها أثر صوتي بمجرد مجرد حركة بالشف هيعمل طب دي هتاثر على حاجه نطق حرف لا طب هو بيعمل كده لأنه مش شايفه قال له كده طب ومين اللي قاله شيخ بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أعلى اسانيد اهل الأرض الموجودين حاليا دلوقتي 27 واحد يعني أي شيخ متقن متقن بسند متصل في القرآن مجاز بينه وبين النبي 27 واحد بيقرأ كانه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم خلاص طيب ده الضبط الصوتي ايش عرفني ايش عرفني اني ايه اسباب نزولي الايه نزلت في في عين كلامه واسباب النزول طب القرآن ده عربي كذا قراءة؟ اه عندنا كذا قراءة أوه. لأن العرب كانوا ينطق بكذا طريقة. فرحمة من الله عزوجل بالأمة خلت القراءات متعددة. يعني إيه زي بالضبط أكيد القرآن نزل على القاهرين والصعيدين. لكن نهكذا. فالرجل الصعيدي له بينطق القاف وهو حرف واحد لكن متفقين عليه بينطقه جيم والقاهري بينطقه همزة. حلول الأمر، حلول الأمر. فيعني المفكرة إيه؟ طب في الحرف. فاحنا عندنا ثلاث تصورات عشان كده احنا لما نقول ايه؟ لما يجي واحد اي حد بيقرأ بيقرا اوائل تعرف على علم القراءات بيعرف ان احنا الفاتحه ليها كذا قراءة كذا قراءة عشان يوصل الصراط المستقيم والصراط المستقيم والصراط المستقيم الثلاث قراءات صحيحة ودول كلهم قران طب بيعرف ده منين لان القراءات ليه حتى يضبط الضبط الصوت يعني انا ما سمعتش النبي هعرف النبي نطق ازاي وكل لهجات المنقوله القرآن نعم ايه السبب الضبط بتاعه لو. وعمل كده مع السنه المرويات اللي قالها النبي قالها بالمعنى ولا قالها باللاصر كل علوم السنة مدونة عندنا اكتر من 12 علم متعلقين بضبط السنة فقط ده الوحي كتاب السنة طب انا راجل مش عربي فانت قلت لي الكلام وانا مش فاهم الكلام العرب كانت تقصد ايه بالكلام وإلا انا هاجي دلوقتي قرأ القرآن فاقول لك والله يلا. سيدنا يوسف كان متقدمين جدا اللي هو امامين يقول لي لما جيب العربية ينقذوا سيدنا يوسف سيدنا يوسف فين؟ ج فجاءت سيارة، خصوصة. لا حبيبي سيارة يقول لك سيارة اللي هي عربية فاحنا بنقول له لا حبيبي الدلالة دي دلالة معجمية على لسان العرب يعني ده يفهم من إيه، لا ده علوم العربية، علوم العربية عندنا 12 علم تقريبا، النحو، صرف، بلاغ، بيان، بدي، كل علوم العربية وضعت عشان انت تيجي تعرف النحو والصرف والاشتقاق والمعجم وكل ده اللي العرب كانوا بتقوله، واحد يجي يقول لك على فكرة فيش اصلا قران ده هو شعر من أشعار العرب نقل لكم بس انتوا عشان دلوقتي جهله باللسان العرب اللي هما من 1400 سنة كانوا عايشين فا القرآن بس هو شعر فاحنا بنقول له لا ما عشان كانوا متصورينش واحد غير هيجي زي كده في التاريخ فعملوا علم كامل اسمه علم العروض والقافيه علم العروض والقافيه بيضبط أوزان أشعار العرب فلما تيجي تقول له ده شعر فقول له لا بالشعر شعر ليه لان احنا عندنا 16 ميزان بحر بس تكلمت فيهم العرب في الشعر يعرف منين ده علم العروض والقافيه عشان ننكد عليه ونقول له ايه الموضوع مضبوط وهكذا طيب انا دلوقتي عرفت الكتاب والسنة واللسان ايوه اعمل ايه يعني ايه مراد الله عز وجل المفهد لله لا ما هو ده في القرآن والسنة ده فيهم احكام يفعل ولا تفعل وفي اشياء مباح فمين يقول لك ده في الفقه الاحكام الفهم عن الله هو الفقه فقه هو معنى العام الفهم فانعيز افهم عن الله عز وجل مراضي وابعت النبي ليه بيقول لي فعل ولا تفعل فأنا عايز اعرف لي ولا تفعل فعرفت اللسان اللي الكتاب والسنة هيكلموني بيه وعرفت الكتاب والسنة اعمل اي انا بقى افقه عن الله عز وجل هو مراده مني طيب طريقة التفكير هو انا بفكر بقى طريقة ولا في طريقة معينة لإستنبطة الاحكام لا في طريقة معينة لإستنبطة الاحكام اللي هي علم وصول الفقه. ففي علوم عقلية الطب بعض هذه العلوم أوه. احنا بنقول والله عندنا منطق وعندنا علم كلام وعندنا علم جدل وعندنا أداب بحث والمناظر متعلقين بدول أوه. فاحنا الفقه عندنا خمس علوم متعلقة دي علوم العقلية عندنا خمس علوم عشر علوم القرآن اتناشر في مصطلح علوم حديث عظمت اتناشر لغة عربية كل ده عشان بس اعمل ايه قضط الدائرة بتاعة العلوم اللي عن الله يبقى أنا عرفت الكتاب والسنة واللسان وطرق الاستنباط والاحكام وتاريخ الحمله واحد يقول لك كل الكلام ده وهم عليه ما كانش في حد اسمه النبي اصلا وما كانش في عمر بن الخطاب والله ممكن عقلا ممكن فعلا ما في ناس كتير احنا بنتصور ما هم موجودين وبعد كده بنسقول لك ايه دي شخصيه ما ظهرتش في التاريخ فاقول لك عارفين ان كان في واحد غلس هيظهر كده في التاريخ فعملوا دايره كامله اسمها العلوم ايه التاريخ والتراجم يعني. تاريخ الأمم قبل العرب، تاريخ العرب قبل الإسلام، تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم الذي نسميه السيرة، سيرة الصحابة والخلفاء الرشيدين وتاريخ تاريخ الإسلام عشان يقول له إيه؟ إن هذه الدائرة ليس فقط المسلمين هم اللي بيؤمنوا إن في حد كان كده لا ده العالم كله عارف و تاريخ مدون وكذا ومكتوب فاحنا عندنا علم التاريخ، تاريخ العام و المسلمين للمسلمين و السيرة الصحابة و واحد يقول لك اش عرفك ان النبي قال كده فانا بقول له البخاري, البخاري اش عرفه البخاري ده واحد من مئات الالاف من علماء الحديث عرفوا منين هم اصحنا كتبين اسماء الناس اللي هم مين؟ كتبين كل الناس اللي تكلموا بأحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو واحد كداب كتبينه عشان ما يجيش واحد يبقى عارف ان احنا يتصور ان احنا وكتبناش الكدابين فبسرنا كدبيين الكادبين والصادقين والثقات والناس اللي كانت بتنسى والناس اللي اختلطت والناس اللي كانوا ثقات ونسوا والناس اللي ما قبلوا الشيخهم والناس اللي ما تتقبلش كل حاجة ليه؟ عشان احنا متصورين ان هذا العين دين فمش ممكن يجي واحد بعد عشرين ثلاثين سنة مئة سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فنيجي ونقول والله احنا مختبناش حاجة على النبي أواهم مش متأكدين لا احنا متأكدين تماما السبب ان هذا التدوين هو نوع من حظ الوحي على الام ليوم الدين لأنه نبي بعد النبي خلاص هذه الدائرة كلها خواص جاوبتلي على سؤال مراد الله يمان عليك ربنا وأمين تبينه والتكاليف أنا بقى المطلوب أعمل إيه في الكون ده؟ وأعمل إيه مع البنى عدمين اللي زيه؟ خلاص فأنا كده عادي أبقى مثلث أفضل عرفت مراد الله عز وجل؟ دي قوة المثلث عايز بعد كده أعرف أنا كبنى آدم أنا عايز القرآن ده بيأمرني بالتعامل مع نفسي إن أنا أتأمل في نفسي إن أتأمل في البنى عدمين اللي حوالي أدرسهم عشان وراعي مراد الله عز وجل فيه ازاي يعني ايه ده ما احنا بنقول ربنا لما بيأمرك بشيء بيأمرك بكل الأشياء اللي بتوصلك لهذا الشيء يعني انا بقولك حج يبقى انت مكلف بايه بالتجارة او بالصناعة او بالاشتغال بالعام ايه علاقة الحج انت تمشي. الحج ده عايز فلوس والفلوس لازم تيجي من العمل والله عز وجل طيب لا يقبل الله طيب فلازم تشتغل بعمل مباح طب تعرف منين هو مباح؟ تدرس فقه طب ازاي تتعلم العلم نفسه يبقى دي والحرف وبتاع فانت مطلوب عشان تحج وكأن ربنا امرك قال لك ايه اعرف انا امرتك بايه عشان لا تتكلف الا مباح لاننا لن اقبل منك الا طاهر او مباح ان الله طيب لا يقبل الا طيب خلاص وبعد ما تعرف انا عايز منك ايه تعمله فعشان تعمله لازم تشتغل ولازم فتتعلم حرفه او صناعه فده وكأن كان امرتك بالاثنين فانا قلت لك جاهل يبقى انا امرتك ايه بدراسة التقنية والعلوم العسكرية. هو ربنا قال كده في القرآن؟ أه. ليه؟ إزاي قال كده؟ وأنا بقول لك الجاهد. هالجاهد إزاي؟ تحارب. طب الحرب ده مش علم. آه ده إحنا عندنا كلمات عسكرية كاملة في العالم بتدرس ده. طب عشان أدرسه. يبقى هزيه العلوم تابعة للعلوم الشرعية. يعني أنا رجل بدرس علوم العسكرية بقى كده بدرس إيه؟ علوم شرعية. علوم شراء عشان ربين أن بالمقتضى بالمقتضاء هو بيقول لي formal عشان أن لازم يتعلم سواء لو كان في وقت فروسية وكذا أنا الفروسية والرمي ولو أنا في وقت تقني لازم لأن أنا مأمور بالجهاد كل ما يوصل للجهاد أنا أمور به كل ما يوصل للحج أنا أمور به كل ما يوصل بالصلاة يبقى أنا عشان أُطام الأم عشان مأمور بالصلاة الأم هي مأمور عن الفلك والعمران وتخطيط المدن ليه؟ عشان أنا عشان أصلي لازم أعرف القبلة الثا ز ما أعرف منين إن القبلة واجبة أدرس الفقه أركان الصلاة إيه الاركان اللي لا تصح لا تصح الصلاة إلا بها؟ بعد ما درسها طب أنا أعرف حدد القبلة حددها إزاي لازم يبقى عندي خبر ما بالفلك طب بعد ما أنا مأمور إن أنا أنش مسجد مأمور صلجة ما أفهم الجامعة الجامعة داية تعمل إزاي لازم أدرس معمار لازم لازم ادرس معمار واروح أشوف إيه الأحكام اللي انا صاحب الشريعة في المعمار قال لي ما اعمل ده وما تعملش في المعمار واشوف القبله بتتعمل إزاي؟ وبعد كده اصمم تمام فكلهم كده ايه مشبوكين فأنا لما انزل من المثلث على البني ادمين لان البني ادم اهم حاجه في الكون من المخلوقات يعني لان هو صح محل التكليف الباقيين كلهم تبع لي الحيطه دي تفضل طول العمر ليه لان هي غرضها ان تتحمل التكليف احنا كبني قابلنا التكليف ان احنا نبقى ايه نوم أو نقف كمل أشياء. بعد بعد نتحسب في الآخر. ده مش هنتحسب في الآخر. أو نعذب جن ولا مرة. إحنا إما جننا أو ما. خلاص؟ فنا عايز ننزل درس البنادق. خليني في أصغر واحدة في البنادق اللي هو أي نفس البنادق. عايز ندرسه من جوا عشان أشوف ربنا مراد الله عزوجل يتحقق زمام البنادق في واحد عايز يقول لهم ربنا ألم عايز كذا كذا كذا منكم. طب هم الناس بتفكر إزاي؟ الناس ليه طريقة في التعامل؟ الناس بتفكر بتخاف ازاي الناس بترهب بايه بترهب بايه فانت عايز تحب النفس اللي هي محل نظري لعز وجل ومحل الخطاب ده عايز تدرسه فبتدرس علم النفس طيب لو هم كذا نفس هيتحركوا مع بعض فانت عايز تدرس علم الاجتماع طيب الكذا نفس في علم الاجتماع دول اتجمعوا بس انا عايز ادرس هم هيصرفوا ازاي فبتدرس الاقتصاد طب هم مجموعه بعض بس انا عايز اديرهم باعلى كفاءه فبدرس اداره طب انا عايز اخليهم عزبوا بعض. ادرس سياسة او قانون. خلاص? طب عايزين يقتلوا بعض. ندرس استراتيجية او حرب او عسكرية. طيب. هما مش متربيين، <تصفيق> طبعا الاسلام بيتولد مش متربي. التربية دي عمل? عمل دوب. خلاص? فاذا يربيه? اللي ما ربغوش ابوه. الحكومة تربي. لا علم التربية. علم التربية فانا بعمل اللي بعمل ايه? بدرس علم التربية. خلاص فأنا درست علم النفس وعلم الاجتماع والاقتصاد والإضارة والسياسة والعسكرية وبتاع كل ده تبعاً لمراد لمرد الله فأنا نازل كده نازل معايا ناس تاني أول موصل من نقطة علم النفس دي هلأ ناس كتير اللي صيني واللي بيعبد بوزة واللي بيعبد أرانب وإيه معي طب إيه الفرق سرق كبير جدا. أنا جاي من نازل من مراد اللي عز وجل بشوفه وعايز اي من في علم النفس الثاني ده قاعد هنا مفيش اله عنده او اله تاني يعني هو جاي من بوزة جاي صين هند يابان واحد مسيحي واحد يهودي واحد فجاي بتصور تاني عن النفس والبشرية وعن مراد مراد اله اللي هو جاي منه ده ايه؟ خلاص؟ انا تصور جاي جاي عن نفس البشرية جا يدرس النفس البشرية وأنا معرش عنها ولا حاجة العلم بيقول كده الصيص بيقول كده إن أنت تدخل تدرس والذي يطلع لك هو اللي لو ده بحث ثاني وتغير يتغير أنا بقى كمسلم لا أنا كباحث مسلم داخل معايا أصلا ملف الملف فيه أسئلة كلها من الجو من اللي خلق النفس دي ربنا من أعلم واحد بمن خلق هو الله عز وجل النفس دي شريرة دائما لا طيبة دائما إحما لايك لا أمال إحنا, إيه؟ احنا بشر يعني يعني النجدين يعني يعني في الفجور يعني في التقوى يعني أنا نفسي مني نفسي لا ده تبي أصل عليك الشيطان والملك وهداية الله عز وجل يعني كل الأع... ده كل ده أنا مجاوب عليه من قبل ما نخش العلم يعني أنا مش دخل اكتشف النفس البشرية ولا يا تصدق نفس البشرية دي ممكن تكون محادث ما فيش إله خلقها لا ما فيش ده ده ممكن يقوله فرويد ده ممكن يقوله أدلر ده ممكن يقوله يونج في علم النفس لكن ما يقولوش واحد موسى ليه لأن موسى ده دخل أصلًا مجاوب على الأسئلة الأول بتاعي انت مين لخلقك انت جاي انت جاي هنا ليه أصلا السؤال ده مجاوب مش جاي تعرفه جوه علم النفس ولا جوه علم الاجتماع ولا غيره تمام؟ عرفت؟ آه دي مشكلة بتاع الصوت دي داينا تقابلنا في كل الدورات استعملين <تصفيق> ماشي بطأ صوت شوالي خلاص؟ الصنعية جزء من الشخصية مصريه لو انا اتكلمتوا ببطأ هتديك فرصة ان انت تتعملين ايه؟ اهو شوفي <تصفيق> <تصفيق> رجالة بتعود هندسة ناموا في ساكاشن كاملة فوقه في محاضر ما كورسات خلصت وهو نايم تمام <تصفيق> فإحنا ب يعني ان انت تفضلي قاعدة عاملة كده أفضل من ان انت ايه <تصفيق> ان انت تنام طيب ماشي انا احب البطع الصور شوية طيب كده انا ايه بحظة عارض كده انا عرفت مراد الله عز وجل وانزلت على العلوم الإنسانية تعرفت على الإنسان بشكل أبسط حاجة فيه معقد بعدين هو انا الوحدي في الكون انا معاك كون كون شخصيا انا جوه الكون فاعمل ايه اروح ماشي ادي الضلع كده انزل أروح رايح فين اكمل بقى المثلث اللي هو ايه أشوف الكون ما هو ربنا قال لي ايه تصير في الأرض وانظر في ملكوت السماء وشوف النجوم والأمر والأهلة ولازم تعرف الاب كل ده في الكون يعني انا عشان اعرف الاب لازم تعرف على الكون اه اقعد ارصد ابه السماء واشوف الافلاك والنجوم اه ده انت بتعمل بيه شرع يعني انا هقعد اعمل تجربه 27 سنة زي البيروني عشان اعرف اه يعني هو بيعمل كده ايه قال شرع طب وانا هقعد ادي السله اقيس البتاع كده اشوف وزنها والاوزان النوعية عشان اعرف ان ده ذهب ولا أنا حاس عشان الناس ما تغشش في الموازين اه لاني مراد اللازوجل قال لك اضبط الموازين اللي الناس هتتعامل معها فهتروح للموازين اللي هي الفلزات والمعادن وبتاع في الكون وهكذا فهو المثلث اصلا اتقفل عليك ان انت مأمور هنا ومأمور هنا ومأمور هنا بس انت جاي من فوق يعني الاوامر جاي من فوق مش انت اللي راح تعملها خلاص طب اروح اعمل ايه زي ما رحت هناك اصغر وحده راح ادرسها ايه اصغر حاجه في الكون فيزياء زرة ولا حاجة. كبروا شوية اختخلتوا مع بعض كيمياء. طيب حاجة صغيرة جدا بس حية. فأنا بدرس مايكرو. طيب عايز أدرس حاجة كبيرة شوية. بقول حاجة كبيرة خلاص حيوانات نبات. إدام. ها؟ الحاجة ده هتمرض خلاص؟ أدرس يا إما بايطة يا إما. طب بنאדםين. لو أنا شايف إن البني آدم كائن منفصل عن الحيوانات. بس أنا كمسلم شايف إنه مو منفصل. غير شايف إن هو. مش منفصل. هنشوف المثلث ده هيطلع مرة خط مستقيم معانا وهيطلع معانا نقطة. احنا المسلمين شايفينه كده. انه مراد الله عز وجل بشوف الانسان لانه الانسان متميز عن الكون. انا مش زي السنحفة. وانا مش زي الارانب. قطعا. ومز زي الفران البيضة. لكن احنا بنقول ان في العلوم الطبيعية بنقول ان احنا زي الفران البيضة. خلاص؟ هنقول دلوقتي. وزي في الصيدالة في الطب اي حاجة من العلوم التجربية ترى ان احنا مجرد احدث من الحوانات فاحنا زيهم بس إحنا أحدث شوي خلاص معظم التيمة في الأفلام اللي الناس كلها بتحبها بتقول ده يعني مثلاً سوبرمان مثلاً باتمان أي حد مان أي حد ييجي بعمل ده حلم الإنسان عن التطور إن أنت في يوم من الأيام هطير إن شاء الله خلاص إكس مان مثلا، إن أنت في يوم من الأيام هطلع لك حراشيف هتختفي هتلزق في السقف هتطير هتبقى شفاف هتبقى حديد هتبقى نحاس هتعمل أي حاجة في نفسك هتنفخ يعني المهم هتبقى لك حاجة. خلاص فالشاهد ايه ده تصور ما ده احنا بنقول ده تصور فكسافي. يعني دي فلسفه مش مخرج الفيلم يقول كده ده فلسفه احنا ممكن نبقى كده ممكن نبقى كده خلاص لأن يعني احنا بنتطور هنبقى حاجة أحسن من كده ان شاء الله خلاص طيب <تصفيق> لما أنا روحت شفت الكون كملت حيوانات طب عايز ادرس الحاجه اللي أنا عايش عليها كوكب نص. أرض نفسها، هدرس إيه؟ جغرافي، هذا من بره. طب جوه الأرض جلوجيا. زيت، زيت، عين الطافون، سلك، ما جوه الأرض الأرض يعني. بفوق خلاص علم الكون بقى ومجرّات التانية يمكن يلا أحد. استلير مثلاً فقلع. يعني نروح ندور على كوكب تاني ليش يبدل كوكب خلاص؟ عايز بس حاجات تانية. ودرس احياء الرجل وكمية وكل حاجة. كده ايه؟ مراد الله عز وجل البنى قدمين والكون في ايه اللي ناقص؟ ايه المهم للناقص؟ نبوز الكون نسيجوا كده؟ صحش؟ ميجب نين الموازن؟ المهندسين يا الله كون قاعد كون قاعد احنا نقعد سقين كمهندسين؟ أبدا. أبدا نعمل ايه؟ نبوز الكون ليه؟ عشان ناكل عيش اه المهم ليه المهندسين بيخرر الكون؟ مش هيكلمش ليه يعني مهندس هو دي ما قاعد في ماعوش فلوس ايه في البيت ليه تعبانة في البيت تقول له والله يا سلام اعمل لي غسيل الله اعمل لي. طب انا تعبانه من المكواه أعمل, <تصفيق> <اللي عايزة تلصخ تصفيق> أعمل, أعمل, أعمل, اعمل لك مكواه عايزه تنفخ الغسيل اعمل لك غساله بعد ما اعمل لك غساله قال لك اعمل لكوا هدوم احط لكوا زراير اعمل لكوا زرائر؟ تعمل لكوا اي حاجة عايزين تعملوها يروح في وجاي يديك بعد ما بوظته كله انا اللي انا بوظته اه مش انا اللي قلت لك عربيه وانت قعدت تمشي بيها كتير فعملت بنزين في بوظت الخوزو اصلح لك نظام <تصفيق> فتلاقي خلاص فتلاقيها عاملها مثلا هندسه بيئه يا ابني مش انت لسه مبوظها من بدريتك لا خلاص بوظتها وعرفت ان انا غلطان اولع في نفسي يا اخي هندسه بيئه قال يقول لك ايه عامل لك سجاير عامل لك مصنع عامل لك سجاير بوظت صحتك بص يا ابني تعالى روح راح للدكتور عامل لك مكن عشان سرطان حرقتين بقى اعمل لك رئه صناعيه بدل الرئه الواصطه في الرئه الطلائيه اللي هو قاعد بيبوظ ويأكل عيش بيبوظ ويأكل عيش بيبوظ ويأكل عيش خلاص وانا كان. تقتل أخوك الإنسان؟ اعمل لك دمبابه تقتل اخوك الانسان اعمل لك اه اه اعمل لك تليفون تتصل بأخوك الإنسان تتفو على جريمة تقتل أخوك الإنسان التاني يعني قوم مش قاعد مش قاعد ساكت اه الدكتور هيعالج الناس أعمل لك ما كنا نتعامل بها أدوية كتير جدا راجل عايز تأكل عيش زي فتسمى البنات بين كلهم بالدو فيروح محاول الصيدارة هي إيه خطيرة المهندسين صيدارة زمان كان أعشاب الرجل العين بتاعي مش عارف ايه الصيدارة دلوقتي أكبر صمام دميرة في التاريخ أي حد الصيدار مزعجش لأن إحنا إحنا لزناكوا على كده المهندسين هم اللي عم بيفي الدكتور كرجل بيعالج وكل حاجة عمله أجهزة هو الأجهزة الحلوة مش عارفين. <تصفيق> ليه لأن ما وراء مهندس شوك مهندسين ما فيش حاجه واجبه لغايه ابدا ابدا ابدا ليه احنا بنقول كده العلم كله لما نشا في اخر 150 سنة الطفر الصنعاني اللي عملها ما كانش عنده المركز الفوق فوق يعني ما كانش عنده مثلث كان خط مستقيم لا امال ايه احيانا كان بيبقى نقطه يعني هو لو فقط تصوره عن الإله فبي ايه بني ادم من نور الكون بقى من نور دي يعني والله انا هجرب هجرب ايه استنى ايه مش مؤنس مش فين انا قل تيجي تيجي تجي وفجر كنبلة زي ريه وشوفها طب بعد ما هتفجر سده ما احنا بوضنا كون طب بعد ما ب... انت بوضت كون واندمت هتشيل كنبلة زي لا تجي نعم كنبلة هيدورجينية اقوى و... مئة الف مره بحيث لما نفجرها ما نلحقش نفها من احنا فجرناها <تصفيق> اللي هو مشاع هو ده ده فقط مفيش اله فوق خالص عمال منه لكون لكون منه ومنه ماشي عمال عمل لك عربية أبواصلك العربية أصلح لك أعمل لك قط عمل لك صاروخ عمل لك قواصة عمل لك سفين وكذا شغال منه عمال اللي هو ايه هيموت نفسه ليه هيموت نفسه ما هو مش حارف هو قاعد قدية على الكوكب ده يقول طب احنا هنقعد قدية لا احنا عايزين نقش على طول عملك روبوت نقش على طول وهكذا يا ابني ايه القلق اللي انت عامله في نفسك انت افسدت ليه الكون كده فاقول لك اصل البني ادم شرط ان هما يزيش الكون انه يكون رب الكون قايل له الكون ده ما يبصش ازاي فانت جاي بدون هدايه من الله عز وجل يبقى شكلك ايه مهندس يعني ايه منك للكون كده منك الكون يعني ظهر فساده في البري والبحر بما كسبت ايد الناس بما كسبت ايد الناس انت عايز تعمل حاجه الحاجه دي مش ربنا ده مش مراد الله عز وجل ربنا ما, ما, ما قالش ده ربنا على ده لان انت سقطت البصل. انت قاعد بتضيع الكوكب معرفش طيب انت مين هيحاسبك معرفش في حد هيحاسبك اصلا لا طب انت بتعمل ده ليه من أجل الرفاهية والتقدم ومصلحة أي كلام اللي بنسمع فيه طب هو من الرفاهية دي و بتاع اخرها ايه معرفش طب احنا رايحين فين للاحسن طبعا دايما ده دا تصور ده تصور اللي هو احنا دايما واحنا رايحين للأسوأ طبعا طبعا ليه لان الكون هينهار فالكون النهارده مش حاجه حلوه اللي هو يوم القيامه خلاص في يوم القيامه ده مش حاجة جميلة ليه مش حاجة جميلة كون كله هتدمر وبتاع لو جيت سألت واحد فيزيائي ولا كيميائي ولا بيولوجي يقول لك لا احنا نتطور يعني ايه بنطور يعني احنا حاليا يقول لك شوف جدك وجدتك كان عندهم آآ آآ بيموتوا من اقل مرض دلوقتي الناس بتاخد تطعيمات وبتاع والكلام ده مش صحيح اطلاق اطلاق حتى من ناحيه الفلسفيه هنقوله بعد كده في حضرات العلوم الانسانيه والعلوم الطبيعيه ان هو لا مش صحيح مش دايما احنا رايحين للتقدم لا بالعكس جسم الإنسان بينهار، إحنا بنسمن من الكون، إحنا بنسمن من الطبيعة، إحنا بنسمن من الأمها، وبدون حول الارجاع، يعني الحاجات اللي بتبز ما بيرجحهاش، خلاص؟ بس إحنا بنات بسبب الجهل بمراد الخالق إن إحنا بنحصل صنع، خلاص؟ وده أصل وصف الإنسان في القرآن، إنه هو جاهل، إنه هو ضعيف، وإن هو دائماً يفسد من حيث يريد الإصلاح لو تخلف أو إن يعني انتمصت بسلطه عن هداية الله عز وجل إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض لا تفسده قالوا إنما نحن يعني أنت اللي تعمله ده إيه تقدم يعني إيه مدني يعني إيه تطور تقني بس أنت تفسد كون أنت بتئت النفس أنت بتئت ال... أصلا وكذا كان في الأثر الله يقول لك الإنسان بناء الله لعن الله من هدمه أنت بتعمل إيه أنت بتئت البنات يعني انت بتعمل عكس مراد الله عز وجل ليه المثلث اتبطط عيبك بيخرج خط مستقيم منه في الكون. طب امتى يبقى دايره يبقى نقطه مش خط مستقيم ان انت ما ان في انسان وفي كون احنا جزء من الكون جزء يعني ايه يعني ادم ده مش خلق مخصوص مش روح ربنا خلقها وخلها متميزة واسجد لها الملائكه وبعد كده هيحاسبه هو الجن يوم القيامه يدخله جنة او نار لا يعني انا زي السلحفه زي الفراشة زي الفيل زي اي حاجه من دول اه يعني انا اتطورت عنهم اه يعني أنا ممكن بعد كده شكل يتغير عن كده؟ أوه. هم ممكن شكلهم يتغيره عن كده؟ أوه. يبقى أنا جزء الكون؟ أوه. فأنت ممكن تعمل تجارب على زي دايزة حيان؟ ممكن تأخذ أي تجارب من الحياة تطبق على الإنسان عشان هما الاثنين مختلف بس؟ أوه. فهو المثلث ده ممكن نشوف تكون كده غير كده؟ أوه. تمام؟ طيب فأنا لما أرجع أسأل السؤال تاني أنا راجل بأدرس فيزياء في فنلندا واحد مسلم بيدرس فيزياء المفروض مسلم بيدرسه في أي حتة مشان في أي حتة في العالم بس مسلم المفروض يكون منتج مختلف حلو اه. ليه هو أصلا داخل معمل جاوب على أسئلة ثانية يعني أنا رجل زي بيروني بيروني داعم مسلم كتب تقريبا في معظم العلوم اللي كانت موجودة في عصر كان بيجي ست سبع لغات كتب في التاريخ وفي الفلك وفي الجغرافيا وفي الكيمياء وفي الأوزان النوعية وفي الجبر وفي وفي النحو، وفي المواريث، وفي الفقه، الرجل عظيم جدا، الرجل ده هو بيكتب عمال يترجم علوم الفلك في الهند يقول لك الكلام ده من وثنيات الهنود ما ناخدوهش، احنا بناخد الفلك عشان نضبط القبلة، وايه اوقات الصلاة وتغير اوقات الصلاة ده راجل داخل، المسلم ده وقته يعني محفوظ جدا على هذا الكوكب ليه محفوظ؟ العلوم قد ايه؟ الإنسان أصلا جاهل كله جاهل لعاش على الأرض كده وكل ما يتعلم حاجة لك يا هذا رجل جاهل قوي كل ما يتعلم حاجة كل ما يتعلم حاجة يعرف إنه كان جاهل قوي وغير المعلوم بالنسبة لنا مهول يعني حد في فيديو كده شفوه على اللي هو إيه إحنا بالنسبة للحيوانات اللي موجودة على الأرض وإحنا بالنسبة للأرض والأرض بالنسبة لموالش مسلم موالش مسلم بالنسبة للمجرم ما هباء فكو... البني آدم ده ساكر من هو حاجة أول ما بيتعلم حاجة بيكتشف ان هو نقطة... يعني بحر الجهل اللي عاش فيه ده كده هو عارف حاجة زربة كده فجيل الإسلام... الإسلام بيوفر علي إيه؟ مجهود وطغط بيقولوا انت قاعد وقت محدود مطلوب منك حاجات معينة وقتك محدود جدا انت لو هتعيش ستين سنة عشرين سنة هتقضيهم نايم عشرين سنة قبل التكليف تقريبا خمس سنين في الحمام ثلاثة بتاكل اه أو فعلا ده, ده, ده بالدقة رقمية في الاخر هتفاجأ ان انت الاعمال اللي انت هتحسب عليها عشر سنين عشر سنين دولة تشتغل فيهم طبعا لمراد الله مش يعني اللي هو الانسان بيحسب نفسه انه هو متروك سودة سودة يعني لا يومر ولا يقوله فهو رب العزة بعت لك رسول رحمة بيك عشان يقول لك مطلوب منك ايه تعمله في قد ايه لان انت هتقابل بعض الجهة في اي في اي وقت يسحب منك ورقه الجابة على اللي انت جاوبته طب انا لسه ما جاوبتش هيحاسبك على نيتك لو كنت هتجاوب الامتحان كله كان هيديك درجه الامتحان كله واحد يقول لك هو في حد يعرف كده هو ده الرسول جاي يقول لك كده ان الله عز وجل علمه مطلق وبيعاملك على ما في طلبه وعلى مراده هو مش مرادك انت يعني مش هنعمل غسالات مش هنعمل تقدم مش هنعمل القطر يقول و ولا الغواصه ولا مش هتعمل وربنا مش هيحاسبك على ده ازاي مش هيحاسب هيحاسبك طبعا على حاجه ثانيه لو امرك بالجهاد وكان الجهاد لازم تعمل أستحوى وانت ما عملت أشي على التصنيع عشان أنت ما جايدش مش عشان أنت ما عملتش مكان... عملت ما عملت ما كان أو ما عملت أشي خلاص وهكذا مش حزبك إن أنت دخلت كل الطبقة دخلت كل التجارة هاي حزبك إن انت كنت تقي أو مؤمن في قلبك التجارة دي كنت تتعامل بها لو أنت كنت التجارة دي هتطبق فيها موازين الناس والاقتصاد وترسم فيها م... م... هتطبق حاجة من مراد الله عز وجل في الحالة الاقتصادية هيبقى ده عمر راحها خلاص لو واحد طبيب وداخل عشان فلوس كثير عشان أو وجهك تمعاه وكذا هيبقى ده لي حسابه في الدنيا ولا ليس له خلاق في الآخرة أو له ليس له نصيب ثنا لو مكملش المثلث ده اللي إحنا بنقول الدائرة التكاملية شو كده إحنا بنقوله هذا هذا التكامل ما بين العلوم مش مجرد رص هي هو والله إبني أنا متفوق فهو بيبقى يدرس علمي بس أنا حب خلي رواياته وتاريخه له هو ده ده فرض واجب إن هو يعرف مراد الله عز وجل منه اللي هو ما لا يسعى جهله كمسلم وبعد كذا ينزل بهداية من الله عز وجل يدرس بقى. عايز يدرس الإنسان البن قدمين يدرسهم عايز يدرس الاثنين بس لازم هيبقى عنده ايه؟ الوصلة خلاص كده؟ ده تصور عام ده تصور عام برضو نرجع للسؤال الأولى قول من الأول. حضرتك مهندسه قول من الأول. حضرتك كليه ايه كليه ايه اداب طيب المترجمين دول بيغيروا التاريخ ترجموا الكتب بتاعه السلاح فالمهندسين بيخربوا بيها الكون طيب لو في حد احنا دقيقتين كده اسئله او تعليقات على اللي احنا قلناها عشان نعرف ايه أه... نكمل بكل اريحيه انا عامل لهم مشكلة هنا في المدرسة من زمان اي حد ما فهمش اي حاجة ما لحقش يسمع الكلام كله بتاع فما فيش فايده يعني اتفضل <تصفيق> اسئله او تعليقات عادي لو حد ما فهمش حاجه او عنده عايز يرجع في نقطه او حتى مختلف من نقطه ماشي لان احنا بنقوله حد يكون مشكلة او صادم يعني اتفضل ايه من مسلم وغير مسلم بالعلم صحيح هيفرق فين السؤال اه السؤال هيفرق فين جميل كلام كويس جداً يعني بس أنا هقول كلامك تاني هصيره تاني بحس الناس تستوعب اللي أنت قلت وتأكد لي إن هو ده اللي أنت عايز تقوله ولا لا، يعني إحنا بنقول اسم حضرتك أخت خصوص ما العظيم قلب الأم أنا حسيت برضو إن قسمه إيه؟ لا مش قوي، يعني لا لسه لسه إنسانيتك موجود بس المعمارين إحنا يعني بتعود هندسة تعرفين بتعود كل كلية عنصرين بتعودها طب بيبصوا في طب البطر وصيدلة واسنان انهما يا... بتعود هندسة بقى ميكانيكا وناس تانية بعد صديقنا مهندس كان بيدرس ماركتينج المهندسين من اكتر ناس بيغيروا الكرير بتاعه يعني بعد ما خلص هندسة قال لك ايه اللي كنت بعمله ده يروح الهدس اي حاجة تانية اقتصاد بتاع مش عارف ايه فهذا بيدرس فراغي المدرب بيقول أكتر ناس تينكين ربنا خلقهم في الدنيا المهندسين شايفين نفسهم إن ربنا خلق الناس ناس ومهندسين مهندسين فنضرب عليهم قالوا لا مش صحيح قالوا لا أنت تعرفونش قال أنا مهندس ما بقولش كده فقالوا مللي ده أول واحد مهندس كده قالوا لا ربنا خلق الناس ناس ومهندسين ومهندسين مهندسين مكاني لا كل الناس كده ما فاحنا بتعد ااا ومدني النظرة الحضورية داخل عندنا كلنا إن هم أدا في هندسة كهرباء أدنى منزلش هو ميكانيكى، لاهم يدرسون تصميم ميكانيكي بيدرسوا حاجات طول عمرهم، مش... في حد إنسان عاقل يدرس حاجة طول عمره مشى شوفها، <تصفيق> يعني بعد خ خلاص من كنت بدرس إيه؟ إيش <تصفيق> هو هوي؟ الميكانيكيين ناس يعني عايزين حاجة يعني نرجع على سؤال، فأنت عم تقول بمعنى مهندس عظيم، بتقول لو أنا درست علم النفس، علم النفس، وأنا مسلم، مه... يهودي، مسيحي، روسي، شيوعي، صيني مشو تفرق؟ هتفرق؟ هتفرق؟, هتفرق. عشان فيه فلسفة مثلا، صح؟ لكن الفيزياء فيزياء، ايه بقى؟ ما مفلوش، هو ده اللي احنا عايزين نقوله في الدورة ده بقى ان كل العلوم الطبيعية قائمة على فلسفة ورؤية لك يعني بس واست، حد هنا فيزياء؟ حد هنا فيزياء؟ اه، طيب الفيزياء مبنية بالاساس على شقين، كبار قوي الفيزياء اللي هي الطبيعيات يعني والرياضة اللي اللغة اللي نكتب بها الكابية قاموا ننصف بها الظاهرة طبيعية حب؟ تمام كده؟ فيه حاجة بيسموها مرض عند البنادين اسمه التحيز التحيز اللي هو ايه؟ انه فيش بحث موضوعي الباحث بيشوف بعينه. هو عيني دي يعني ثقافته وعقدته ورؤيته للكون. واحد يقولك لا ده هو دخل المعمى لا بيخش بيوم فدي حاجة دخل في الثقافة دخل في الثقافة نفسها خلاص وهنضرب مثلا قدام شوية في العلوم. طب المثال الأهم اللي هو نرقصه دلوقتي إن الرياضة اللي بيكتب بيا لغة الفيزياء دي الرياضة دي فلسفة. يعني الرياضة الرياضة دي مش واحد زي واحد صوتين؟ لا الرياضة دي لها فلسفة. الفلسفة دي ممكن تختلف من تصور لتصور. أو بمعنى بمعنى إيه الفرق الدقيق ما بين اللي قالوا نيوتن واللي قالوا أينشتاين والاثنين كانوا بتكلموا في الفيزياء. توصيف، توصيف بتاع الكون يعني احنا الاثنين شايفين نفس الكون الاجابة ايه؟ لا، هما الاثنين هما الاثنين بصين على نفس الظاهرة الطبيعية لا، الأدوات والتصور اللي احنا بنسميها حيانة البراداين او فلسفة او المنظور الكل اللي يبصوا بيه مختلف فشايفين حاجة مختلفة خلاص، الاصعب من كده هم هيوصفوها بايه؟ حاليا احنا عندنا يا اخوانا الجماعة يعني لمدرسة فيزياء بشكل دقيق او كده الفي في الكلاسيك فيزيكس أو الفيزياء الكلاسيكية والمودرن فيزيكس. المودرن فيزيكس ما فيش حاجة بنتكلم عنها إلا بالرياضه لأن الحاجات كلها ما بتكتشف وما بتقدرش تدخلها معمل ولا تقيسها. ولو قستها سرعات. حنكلم على حاجات صغيرة جدا وسرعة صغيرة وسرعتها عالية نعرفش نقيسها قسم مباشر أو دقيق عشان كده بيخش معنا نظرية الاحتمالات بشكل قوي جدا من أول هايزنبرج وانت جاي. ها؟ فالفيزياء ميه بتكتب بالرياضه. الرياضه دي منطقة رياضيه. المنطقة ده شو عملي؟ شو عملي فإحنا ما عندناش الرياضة، إحنا عندنا عدة رياضيات، عندنا عدة مظاهرات رياضية، عندنا عدة فلسفة رياضية، احنا في بعض البدايات الرياضية مختلف عليها حتى الآن في معناها نفسه، زي الأرقام التخيلية، الأرقام السالب تحت الجزر اللي هو داخل في كلية التطبات الرياضية والفلسفة، لو مسكت أي كتاب فلسفة رياضيات يقول لك إن بدايات الرياضيات اللي إحنا متفقين عليها دي مش متفقين عليها ولا حد، بس أنت لما جيت درست في الكلية ودي أسوأ حاجة. حاجه واضحه على الاطلاق بيثبت دراساتنا احنا الهنداسيه انا في ميكاترونكس برضه ايه سبب ان المهندسين بيدرسوا فقط الاشياء اللي تحل لهم المشكله بغض النظر عن صحته ثاني انا راجل دكتور انا راجل مهندس انا اللي انا بقول ده قانون كذا قانون نيوتن الحركة انت قا... عارف ده كتب الكتاب بتاعه سنه كام 1600 حاجة و حاجة وكمانين واحنا بندرس قوانين نيوتن طب ليحنا بندرس قوانين نيوتن دقيقة لا لما الدق لما احنا ليه عشان نأكل عيش ليه عشان نأكل عيش أنا راجل عايز أعمل ماكو عايز أعمل ماكو قوانين دنيا كالحرارة العادية تمشين أنا راجل عايز أعمل أي حاجة عادية يعني كنت حاجة كبيرة كده كل الناس اللي عايشين على وجه الأرض حاليا درسوا تدائي ابتدائي، يعرف النقال غير دقيقة عشان احنا نشتغل به لكن هي بتأكل عيش، يعني تماشي خلاص؟ ليه احنا بنقول ان احنا مش عايزين الدقة المتناهية دي؟ بان احنا بنعمل حاجة لو اختلفت اي ارقام الفرق بسيط لكن هو مش دقيق، وتوصفه للظهر طبعا مش دقيق طب إلا ادق، في حد ادق في الوصف زي انشتاين في حد اكسر دقة زي بعد كده اللي هو منظرية من اول فيزياء الكم وانت جاي لكن احنا مؤمنين إن الكلام ده مش قوانين ده فروب آه ممكن تطلع غلط آه يعني ممكن فرض طبيعي قطعي الآن ممكن يطلع غلط تماما بعد مية سنة آه وض حصل قبل كده يعني اي حد درس سيمو ديناميكا او ديناميكا حرارية او درس فيزياء يعرف إني من مية سنة كان التصور عن انتقال الحرارة حاجة اسمها السيال الحراري السيال الحراري اللي يقول بيه دلوقتي يسقط يسقط فول ابتدائي تاني ابتدائي ده كان بيقول بيه أعظم علماء الديناميكا الحرارية في وقته. بعد كده كل ده تغير كل ده تغير نموذج الذري نموذج الذري كان تصور ما اللي يقول بالنموذج الذري اللي كان موجود من 100 سنة يعتبروه مخلول دلوقتي مجنون خلاص ده اللي كان قطعي ايه السر ان احنا بنقول انه ده مربوط برؤيه الكون برؤى ثقافية بنقره لغويه لهنا التعرب دي بعد كده اللغة اللي انت ده احنا انا هقول لك الانح مش فلسفتك بس وانت بتدرس العلوم الطبيعيه بتاثر في نتايجك ولا انت مؤمن بايه لا اللغة اللي انت بتدرس بها العلم لو انت بتدرس فيزياء بالروسي غير ما تدرس بالانجليزي غير ما تدرس باللغة العربية في كتاب كامل طبعته مركز, مركز عالم معرفة الكويت مترجم بالعربية هو الكاتب اسرائيلي يهودي بس الكتاب ممتاز جدا اظنه يهودي بس لازم يكون اسرائيلي عبد المنظر الله كتاب ده فوق الرائع احنا الظاهر اللي بنشوفها اصلا لو احنا بنتكلم لغتين مختلفين ما بنشوفهاش بنفس الدقة أو؟ فهوا اللغة بتأثر المعتقد أو الفلسفة بتأثر. بتأثر تأثيرين، تأثير دقيق زي اللي أنا بقوله ده، وتأثير عام اللي هو المصار. أنا لما أكون المسيء الكنيسة مثلاً في في العصور الوسط، فأقول من حرام إن حد يشتغل بالتشريح. يبقى أنا كده أثر على تأثر العلم ولا لا؟ بس ده الحاجة السهلة الواضحه اللي هي ايه ان انا اوقف المسار او ان انا وجهه انا مسلم ادرس في الفلك ممنوع دراسه التنجيم مبتعد عنه ده شرك وحاجات داخله في العقائد الوثنيه القديمه فلما اجي اخد الحاجات من الهنود زي البيروني هصفيها كلها واخد منها ايه الرياضة والحساب وبتاع لا انا داخل ادور على الصلاه فهي هتوجهني هتمنعني اصلا من ان انا ادرس ده اروح اروح من ده لده وهكذا في حاجات مدمره جدا ماثرت فمش همشي فيها ليه بسبب الم... يعني المسار بس ده التصور الكبير اللي اي حد ممكن يتفق معنا فيه اللي هو ايه ان الدين نفسه حد ان انت المفروض تدرس ايه وما تدرس ايه من ناحية ايه مش انه حلال وحرام فكرة انه هو نافع ولا غير نافع لشان كده احنا بنقول في, في الاسلام ودي حاجة مهمة جدا انه هو بنقول ايه احنا كمسلمين بنقول على كل شيء في اتقان دقيق او ادراك دقيق للظاهر بنقول انه ده علم بغض النظر عن حكم صاحب الشريعة غير التقسيمه بتاعه ساينس وغير سا... و... ونص ساينس اللي هو علوم انسانيه علوم اجتماعية علوم طبيعية احنا ما نقولش كده احنا بنقول الموسيقى علم بغض النظر عن حكم الشرع خلاص بنقول الفلك علم خلاص بنقول اي حد مدرك ادراكي جازم عن دليل مطابق للواقع فاحنا بنقول ان ده علم علم النغم ده علم اللي هو الموسيقى اه... اي حاجة من دي بنعتبرها علم بس علوم بس هميتها عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه الله من يرجى بك من علم لا ينفع يعني هو علم اه بس لا ينفع اه ممكن يكون لا ينفع يعني مش العلم مش العلوم كده مش كلها حلوة ومباحة وبتاع حتى العلوم مترتبة عشان كده حنا لما المشايخ أظن نشتغلوا معكم في المبادئ العشرة لازم بنقول ايه شرف العلم فضل نسبته لباية العلوم عشان لما اجا ادرسه ارتبهم اعرف ايه اللي كلهم نفعين وكلهم ص فلازم نعرف شرف العلم منين المقدم على مين دا مهم جدا بالنسبة للمسلم لأن إحنا قاعدين وقت صغير جدا على هذا الكوكب قاعدين شوي هم راح يتحس خلاص فهالفكرة بتاعت هل العقيدة بتأصلها بتا أصل أصل جدا في العلوم الطبيعية في العلوم الطبيعية خلاص في إحنا ما علمت قال, قال لي إحنا لسه مع بعض إحنا طبعا هنحيل على هنحيل على مجموعة كتب قائمة قراءية اللي هي تاريخ العلوم وفلسفة العلوم هل كل عصر وعصور العقائد والفلسفات السائدة، أو فلسفات نفس اللي بتكلم في العلم بتأثر في تصوره للمسائل، أو رؤيته للأشياء، احنا بنقول قابل، بنقول قابل، خلاص؟ هنحيل على ده. ما أنا بقولك، هل هتفرق من أمن شكل، يعني هو بيشوف الظاهرة، ازاي لك لغة البحث نفسها، هتخياليين يشوف الظاهرة مختلفة، لغة البحث، دي حاجات احنا بنسميها بري، بريئة أو سابقة على البحث. يعني انت بتبقى داخل مقبول عليها مش قادر وانت مش متصور ان هي حكماتك. انت مش متصور. زي اللغة. بقول لك اللغة هتخليك تشوف الظهر طبيعية بشكل مختلف. اشهر حاجة فكرة الفستان. فستان انت في الانترنت لونه ايه ابيض ولا ذهبي ولا لا. احنا بنشوف الظهر بشكل مختلف. بصلا انت عارفت. احنا بنشوف بعض ازاي. انت عارف انت شايفني انا متأكد ان انت شايفني غير بقى الناس. خالص. احنا لما انا بقول لك ان ده احمر لون احمر هو الاحمر عندي غير الاحمر عندي قطعا لان احنا ما بنشوفش بمعنى بنشوف يعني انا على الح الحقيقة ده مجرد احنا مخنا بيخيل لنا ده يعني اي حد درس نورو ساينس يعرف ان احنا ما بنشوف اللي مخنا بس بيشورهن وإلا لما في واحد بيكون عنده عمى عمى الوان عمى الوان قعد لغاية 1800 ولا حاجة مش عارفين ان الناس ان في عمى في فهو شايف كون اصلا بالوان غير اللي انت شايف خال خالص فاحنا فكرة احنا بنشوف ايه دي حاجة لا داخل فيها بي بي بي بشكل حاسم الاعتقاد باللغه وده هنقوله هنقوله بشكل يعني وهنحل على شويه مراجعه كويسين هيوضحوا الفكرة عندك ناخد سؤالين تاني سؤال تحت سؤال فوق واجيب لحضرتك طبعا اتفضل هرجع يا استاذه صحيح صحيح احنا السؤال ده اللي هنقوله هنقوله واحنا ماشيين يعني بس اه ماشي كملي لو في نفس النقطة ماشي لا ما خدهاش ما خدهاش بفلسفته وقال كان صار مسلم ده هو خدها وعزل العقيدة تماما عنه. احنا بناخدها بفلسفته عشان ما فيش فلتر هو كان ساعتها هو بياخدها كان بياخدها كمسيحي ففكر في حركه الترجمه الكبرى في العصر في جزور عصر النهضة في أوروبا كان اللي بتقوم بيها الاديره فهو كان مهم فاهم جدا عشان كده حتى كان مسموه علوم الكفار كان في نهي في أوروبا عام كده عن تعلم علوم الكفار علوم الكفار اللي هي علوم المسلمين الطب لما ليها نافعه وهو بيخاف في العلوم في الحروب ضد المسلمين وبتعلك لا اتعلم علوم الكفار دي فبيتعلم وهو مكسوف حضاريا خلاص زي ما احنا عملنا كده برضو في أيام التحديث وبتاع أصول المعاصر أيام محمد علي وقبله خلاص؟ لكن المشكلة ان بعد كده طرق علينا حاجة جديدة بقى. اللي هي فكرة ايه؟ اللي هي العلوم بلغتها بفلسفتها برؤيتها بنظام الحياة كله واخدناهم معنا وده لي قصة يعني انا اتعرض لها في السكة إن هو السؤال الجابة السريعة بتاعت حضرتك اللي هي الأختي بتقول ايه؟ طب مهدم العلوم هي حزمة كاملة كده واحنا بنقول ان احنا مفروض نديسها بطريقة نعمل ايه؟ في كذا اجابة بنقول ان احنا ما نتعلمش العلوم بتاعتها خلاص؟ ودي إجابة طبعا مش صحيحة ليه؟ لأن المسلم متعبّد أن متعب... هو يتعلم من أي حد، واحد حتى بيعبد فران، <تصفيق> ما فيش مشاكل طب هو بيعبد الفران، <تصفيق> مش هيأثر عبادته على الفرعة، وهيأثر عليه، وما اللي أنا أعمل إيه؟ لو أنا مسلم، الفلتر بتاع اللي هو مراد اللعز وجلدة، بقي واضح عندي، وأنا رايح على الحاجة، فلتر، أي حاجة بتعدي بتشيل اللي أنا مش عايزه، زي بيروني وزي العلماء دولا كانوا بيعملوا هاي ده بيترجموا من السنسكرتية من رغة الهند ولغة اليونان و عمال ياخد علوم طب ده درج الوسني كان بيعبد قليلها متعددة و درج عنده تصور معنى الكون وده بيعبد بقرة و ده عمال ياخد منه علوم بيعرف كان بياخد عمده فلتر واضح هو عايز مراد الله عز وجل ايه الحاجات اللي متجاوب عليها عشان ما يجبه ما يجاوبهاش اجابات خاطئة تاني من جوا العلوم بعد كده ايه ماشي احنا ده ما بنعملوش يعني احنا اي حدنا مثلا درس علم نفس انا بدرس علم نفس واحنا بندرس علم نفس بيقول لك والله يا المدرسة علم النفس الحديث نشأ سنة 1000 مش عارف كام 100 وحاجه اول ما عمل مش كل ده في اخر مئة سنة ما بيقولش خالص حاجة عن انا كمسلم من المفروضه تلقى علم النفس ازاي طب ايه تصفه مشكلة فرويد مثلا تصوره عن النفس البشريه جايه له منين تلمذته المدرسه بتاعت الالمان طب المدرسة السلوكية بتقول كده ليه مش مرجع اصل ده ان احنا مختلفين في رؤيه الكون النفسي فمش بيقول إن لي انا انا ارفض ليه فانا ممكن اطلع بعد اربع سنين اربع سنين اقول لك والله يا فرويد ده ادرس التحليل النفسي دي قول كلام كويس النفس البشرية جواه عارف ايه عارف ايه مين <تصفيق> ركز بس لحظة هو مين اللي قال لك ان النفس البشريه متكونه من شعور ولا شعور وانا عليا وضمير مين قال لك كده قال لك والله يا فرويد طب واحنا ما عندناش اي حاجة تفلتر او ترفض او تقبل على اساسها لا يبقى روح ارجع ادرس ثاني أدرس علم النفس لا ادرس قبل علم النفس اللي هو مراد اللاعز الرجال اصلا منها لأن أنت مش موجود هنا عشان تستقبل حاجة معين أنت ما بعندك شي لا طبق الاستقبال ولا الفلتر بتاع الاستقبال خلاص كله جايك هلا فالإجابة بتاع حضرتك بس السريعة اللي إحنا نقوله ده استعجلش إحنا ده هنقوله, هنقوله بالتفصيل بعد كده في في كل العلوم هنضرب أمثلة في العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية دي تتعمل إزاي يعني إحنا عايزين نعمل أسلامة أو أسلامي استقبال عاملها إزاي دي أمثلة في التاريخ وعلم النفس والفلسفة والعلوم الطبيعية والإنسانية اللي هي علوم اللغة. حضرتك ونطلع فوق السؤال <تصفيق> <تصفيق> مش لا لا مش, مش, مش, مش, مش, مش, مش, مش, مش أنا اللي بقول كده الفيزياء نفسها حاليا بتقول إن ده مش دقيق ممتاز جدا. الكلام ده معناه ايه? ان العلم الطبيعي ده ايه؟ بيتطور غير دقيق فرضي. خلاص هتجلنا مشكلة ما هو دي دين المشكلة هتجلنا المشكلة ان احنا بنتعامل مع هذه العلوم حاليا كفلسفات. يعني ايه فلسفة الفيزياء؟ تعريف العلم اصلا جوه مناهج البحث هو الرصد القابل للتكذيب. وإلا ما يبقىش علم. هيبقى كده ايه؟ دعخيدة دين. لكن علم ان انا اعمل ممكن تجربة تطلع مش دقيقة ورحمة الصحيح. هلا؟ آه ده الصحيح ده اه ده طبيعي ايه المشكلة؟ ان انا اتخيالي اتخيالي معايا كده ان انا اجيب فرضية جوه علم ما زي البيولوجي عن تفسير التنوع المهول في الاحياء او ان صورة تطلع من صورة مع اختلاف دقيق مع تحسين افسر بيها هذا التنوع وده مقبول يعني دارون الشغل اللي عمله دارون في تفسير حول الأشياء أو نتقالح حول مو عل تغير في حدث أو اختفاء حد ما كلام غايف في في الروعة فوقه هل الكلام ده بعده بعده صار كلاسيكي أو الدرجة تصوراته ساذجة جدا جدا ليه إحنا في آخر الستين سنة اللي حصل في الكيمياء الحاوية يخلو نظريات داروين يعني ممكن درس إبتدائي ولا حاجة بس اللي عمله ده حدا في فوقه عمل الطفرة بعد كده حاجات كتير جدا بس إيه ان انا اشكالية انا كعندي اللي هو انا حاليا وانا بتكلم كمسطم ان انا اعمل ايه اروح على فرضية داخل علم البيولوجيا اللي هي كويسة جدا جوه علم البيولوجيا عشان عملتني ايه عملتني نقلة كبيرة جدا في تفسير ايه الـ التطور الـ الحاجات بتتحول ازاي البكتيريا الفيروس الكلام ده بعد كده بايه التطور دخل في حاجات كتيرة جدا انا كبناء ادم الكائنات الحياة بتاع اروح واخده اروح رافعه وحطه في مكان جوه فلسفة بتفسر نظرية مثبتة هو ده اللي احنا بنقوله مشكلة جامدة جدا ان هو انا ايه اخد حاجه من الفيزياء واحطها في المركز احنا هنشوف دلوقتي واحنا ماشيين ان انا المسلمين المعاصرين هتلاقي واحد تحت الانسحاق الحضاري يقول لك ايه الفيزياء دي مش احدث علم في العالم والفيزياء المودرن فيزكس عامل حاجة كويسة جدا دي موجودة في القرآن اللي هو ايه ده انت عايز تاخد حاجة تجريبيه بعد خمسين سنة هتطلع خطأ مخض زي بعض نظرات القديم او غير دقيقه بالمره وعايز تحطها مركز اتسارق اه هتعمل كده في البايولوجي اه هتجيب نظريات فرويد او حد من مدرسه الالمانيا مثلا في علم النفس او بتاع وتحطوها في مركز تفسير سلوكيات الناس وتبقى حاكمه على التصورك كتصورات كمسلم اه فانا بقول ايه يبقى هذا الباب يجب ان ي ي ي ي ي ي لازم لازم اوقفه عند المساحة دي واقول له ده انت في ساحه تجريب وانا بقول لك متجربش ده انا بقول لك انت متعبد ان انت تشتغل بكل طاقتك عشان تحقق مراد الله عز من وجل بس وانت بتحققه طبقا لمراد الله عز مش من غير مركز كده اي مركز تروح عمال تبدل المركز هو ده اللي احنا بنقوله تمام خلاص كده السؤال بتحضيرتك حضرتك كم طب قطر هو القطر تعمل عشان كده برضو الناس انت تخصصك ايه أنا بقول والله أنا بالقطم والله العظيم بالقطم أنت متصور أن الاختراعات اتعاملت عشان تسهيل حياة الناس؟ مين اللي قالك؟ قم بلها الزرية اتعاملت ليه؟ تعرفين اخواناً تعرفين قم بلها الزرية اتعاملت فقاً ميه مشروع؟ مشروع منهاتن مشروع منهاتن ده طلع منه تطوير نظرية الأعداد بيقى لها أبليكيشن بدل ما كانت فون ماف ويتعامل منها الكمبيوتر و النظرية الفيزيئية اتحطت عن الحك و اتجرقت وبتاع مجرد عشان سلاح مين قال؟ يا أخوانا هؤلاء الدورة دي معمولة عشان كده إعادت إجابة الأسئلة مرة أخرى حاجة بقول إيه ما ومفوش حرج ولا حاجة إيه ما في الكاميرات اللي احنا نصور بها دي كاميرا كاميرا دي اتطورت ليه؟ انتعارفوا ان كان في تصوير من أول 1900 و 1900 و 1800 و... و... و... في تصوير؟ ليه لها طفرة في التحديث؟ حد عنده معلومة يقول. معلومه يقينية ليه التصور ليه المكنه التصوير حصل له طفر يعني ليه صنب فيه ليه؟, ليه الناس دفعت فلوس جامده قوي عشان يحصل النقوه دي اي حد شاف تسجيلات قديمة؟ تسجيلات قديمه قوي 1900 حاجه ايه منعشه ودي تاكسي بالغرب ليه حصل التطوير الجامد انت بتصور عشان رفيت البنايه انت كمهندس المفروض تصور عشان رفيت البنايه بتقف... الاستاذ لا شاكر لا مش انت انا لا لا حد ثاني حد ثاني حد ما يكونش معانا من زمان. اخوانا دي اتعملت عشان مضرر صواعد الافلام اللي بحية. كانت عايزة دخول زيادة. ده تطور اي حد يقرأ فيه تطوير مكان التصوير يعرف الاجابة دي؟ مين قالك ان الهندسة اصلا كان بتجمل اسئلة دي؟ ده تصورك انت! انه هي عايز تطور بالمحسفات! كل العلوم العسكرية كل التطبيقات اللي انت بتستخدمها 7 حاليا الموبايل الرادارات الحاجات البترو كيماويات دي كلها اتعملت معظمها في الحرب العالمية الثانية عشان تقتل بني ادم مش عشان تحقق رفاهيه ثم طار ليها استخدام فني انا اللي بقوله هنا ايه انا بقوله هنا ايه ان الم... في في ناس في مدرستين في التقنيات في مدرسة بتقول ذا ميديوم يعني عارف اللي بيقولوا التلفزيون حرام في ناس فلسفة في الغرب غير مؤمنين بالله عز وجل بيقولوا انت التلفزيون حرام والانترنت حرام بس من حرام يعني مش طبعا مش حرام شرع لانه مش مؤمين ده يقولك ايه دي وسيلة مدمرة في حد ارى ادبيات اي حد مثلا يكون اناركي مثلا جامب مثلا يساري بتاع ان بيقولك التقنية في ذاتها ليه يقولك لانها لها رسالة اللي ممكن ان تتغير خلاص في مدرسة بتقول كده واحنا ما بيقولش كده المسلمين بيقولوا من اي شيء قبل التطويع لو انت غيرت وجهتك خلاص؟ لكن المدرسة الثانية اللي احنا بزاي بتقول ان كل حاجة قابلة للتطويع مش قابلة للتطويع على مراد صنعها على مراد انا مرادي اللي انا انا اللي ايمن وانت اسم حضرتك احمد لا مش مرادنا نحنا الاثنين مرادنا نحنا بعد ما نكون تابع لصاحب الشريعة فانا كمسلم انا كمسلم لما الصينيين يكونوا كانوا بينتجوا ورق الورق ده في حد ذاته وسيلة الوسيلة دي حلوة لوحشة على حسن الصينيين كانوا بيكتبوا بها ايه أوامر الإمبراطور أمر الإمبراطور دي لا بدخل جنه على نار على حسب الإمبراطور ده كان بينه إيه لو كان هو راجل شايف إن هو يلاقي إن شاء الله هم والورق والأحبار واللي كتبها للإمبراطور هيخشوا النار خلاص طيب أنا كمسلم وأنا قاعد في في في, في الخلافه الإسلاميه أول ما روحت الصين أنا راجل بكتب على جلود وبتاع أنا عايز أكتب العلم وعندي اسئله علمية عايز أدون لسان العربي وأجمع المعجم وأجمع المصحف وأبعته له لأمصاط الورق ده ممتاز جدا هاتوا اعلي بيه اكتب يبقى كده دخل فين دلوقتي احنا بنكتب دي صحافة ومش عارف هنخش النار برضو بقيد هم الجرائب فالفكرة انت هتعمل ايه بالوسيل واحد يقول لك طيب ما خلاص كده احنا اتفقنا انا مختلف فين انت عرفت المراد اللي عز وجل منك لا يبقى وقف ليه لان انت هتعمله قد يكون مدمر هو ده اللي احنا بنقول تمام؟ كم سؤال ايه ده مرحب عمرت الارض عمرت الارض ان احنا ان انا لو دخلت مدني او عمارة او ميكانيكي وانا كده شغال في عمارة الارض لا انت هتشتغل في شركة مالتي ناشونال عشان نبقى واضحين المسلم احنا ده المسلم المعاصر المصري ايه الجميل فيه الكوميدي فين الكوميديا ان هو انسان اللي هو احنا بنسميه ده احنا هنفتتح بيه المحاضره الجايه ان شاء الله لان احنا خلص الوقت خلاص تقريبا خلصت اللي هو احنا ايه دعنا نتظاهر اننا لا ندري اننا نتظاهر <تصفيق> يعني احنا هنا في مصر في مصر جزء من الفرضيه الاساسيه ان احنا كلنا متفقين انا وحضراتكو واولاد اموركم في البيت ولو كنتوا انتوا نفسكوا اولادكم ان احنا مفيش تعليم في مصر واللي احنا بنبعت اولادنا الجامعة والمدارس عشان عارفين ان مفيش تعليم ومش هيتعلموا واحنا واحنا بناخد الشهادات احنا عارفين ان شهادات غير حقيقية وعارفين ان اي واحد في تخصصنا لما بيجي يطلع بره ما بيمتحنوش هذه المعادله تماما كانوا لم يدرسوا العلم من اوله يعا خلص طب ببعضه خلص سبع سنين بامتحن مواد لأميركية اللي هي رخصة ممارس مينه الطب داخل أمريكا أوليات أو الطب واحد بياخد الدكتوراه هنا في مصر دكتوراه في الطب بيروح يصعد مرة واثنين وسبعة مرات في امتحان الزملاء البريطانيين ومبخدهاش ليه لأنه هو أصلاً غير معترف بيه كطبيب والمهندس نفس حكاية وطبعاً إحنا بنعمل كده ليه إحنا بنعمل كده ليه اليوم مجرد يعني مجرد تزاؤ يعني هي فكرة إيه إن الأسوأ من كده التظاهر بخدمة الدين بتخصصات أصلاً حايدة عن المسار الأساس يعني أقول لك أنا أريد ابني أطلعه دكتور أيوه ليه حاجة؟ ليه أريد أن دكتور؟ يقول لك عشان ياسب حياة ده أيوه الشيخ المسلمين وعالجهم وربنا والنبي قال تداو قل أنت مدخله تطبق بعيني في عينك <تصفح> <تصفح> أنت مدخله طب قل لنا عشر أحاديث عن النبي تاني في التداوي؟ <تصفح> طب أنت مدخله هندسة ليه حاجة؟ يقول دا لو حد كان من يعني ف... مف... مفهمه كلمتين يعني وقيله ان احنا في عمارة الارض وقرآن قال برضو ليه عمارة الارض احد امارة وقسم عمارة ومسكوش القرآن وعمارة الارض <تصفيق> مش كده خالص يعني بشوف الله عز وجل, الله عز وجل لا يخدع لا يخدع يعني ايه يعني انت السكة بتاعتك روح اي حتة في الاخر حتى حسب على ما في قلب فاحنا عشان نبقى صراحاء مع بعض إن انت بتحرر ده فعلا انت احنا بنقول بنقول ببساط شديد اخوان ان الواحد يرجع يقول يا اخواننا انا غلطان في حق نفسه حق ربنا مش عيب دي توبة بتوبه لك الجنة ان شاء الله وتجوب كل اللي انت عملته وتقلبه حسنات وترجع تقول والله انا عايز اعرف مراد الله عز وجل فعلا يعني انت ما تخشش مثلا ميكانيكا وتدرس ميكاترونكس انا ميكاترونيك وبعد ما تخش يقول لك ايه انا دخلت عشان اخدم المسلمين حضرتك اشتغل فين اشتغلت في شركه امريكيه مالطون عشان اخدم المسلمين مش التقنيه دي لو انت تقنيه انت اللي دايروا المسلمين وانت في مالطون طب هات لي مثال كده اضرب لي مثال ان حد يقول لك انا هشتغل في التقنية النوويه ليه عشان المسلمين المجال ده مش موجود فيه عشان تعمل بايه واحد يقول لك يعني حرام اشتغل ناوي لا انا بقولش كده لو قال انا بشتغل نووي عشان اشتغل في مركز بحثي مركز بحثي يديني فلوس وانفق على اهلي وبتاع رزق حلال بيدخلني الجنة. اه سيدي ده انت لو مت تخش في سبيل الله النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له الشهيد هو الذي يقتل في سبيل الله اذا شهداء امتي قليل واحد طالع سواق تاكس ومات وهو بسوق تاكس ربنا اساله انت تقوطه طالع ليه اقول له عشان كنت متجوز ومعايا عيال وطالع اسعى عليهم بالحلال وتربح بالحلال ده الراجل ده بيحشر فينا مولانا في سبيل الله مع الشهداء ليه لأنه النبي قال كده صاحب الشريعة قال لك وانت رايح تكنس الشارع لو ده في سبيل الله تخش في ده في سبيل الله كانس اه سبيل الله طب انت راجل نجار اه بس لما يكون ايه يعني اتش تجاوب الاجابه دي على ربنا الله عز وجل لا يخدع فانت ربنا هتقول له كده فيدخلك الجنة ولا هو هي الاول ما تسعر بهم النار ثلاثه مجاهد وعالم ومتصدق الثلاثة هيجاوبوا اسئله نموذجيه بتاعت ايه وبتتكلم كده في سبيل الله وكنت بتص في سبيل الله فربنا عايز اقول له كذبت الملائكه تقول كذبت قال وقال شجاع مقدامه قد خيل خذوفا القفل جن فالقصد ان احنا انا هو احنا احنا هنا نساعد بعض ان احنا نجاوب اجابه حقيقيه يعني احنا فعلا بمركزنا الإسلام؟ لا طب العلوم دي لها مركز بديل اه عايزين نعمل ايه نحدد مركزنا بوضوح ونحدد المركز البديل بوضوح ونعمل فلتر فلتر يعني ايه ربنا بيقول لنا اتعلمه عشان تعمل واحد 2 3 نحرر مراد الله عز وجل ونروح ناخد اللي احنا عايزينه عشان نطبق مراد الله عز وجل قول لي انا مش شاركش الكمبيوتر عشان هاخد مرتب عشان اصرف على اهل بيتي اجابه ممتازة. بدرس بترول في شهر كمال 10 عشان يخدم المسلمين حرر لي الإجابة هتعملها ازاي؟ ازاي؟ يرجع انت تعرف حد كده؟ هو يقدر يرجع الشاهد الشاهد الشاهد اللي انا بحاول اقوله ان احنا ايه؟ ان احنا هنا جرق فعلا انت جاي كل الناس اللي جاي هنا طواعيته يعني هو جاي نكد على نفسه لوحده جاي خبرنا نكده عليه يعرفوني الآن مش عارفه يلا حسبي الله نعم لو فيه فاحنا بنحاول فعلا نكد يعني عرفوا ونكد عليهم عارف لوا إيه مجرد أنا بساعدك بساعدك إن أنت تجاوب إجابة حقيقية إجابة حقيقية يعني عشان لما تقف أنا وأنت وأي حد ثاني نوف أن الله عزوجه تسأ تجوب إجابة مزبوطة إجابة مزبوطة وين تروح إن شاء الله محل مزبوط ومش الجنة إن شاء الله ربنا دخلنا الجنة جميعا عشان تبقى مسؤول عن تصرفاتك مش تجاوب اجابه الاطره ما عملهوش عشان رافائيل البني ادمين انسى الكلام ده والطيره ما معملهاش كده ده راجل كان عايز يع... عايز يجيب بيزنس. عايز مش عارف حاجة حاجه ل الاكتشاف وبتاع ان هو يخي يخدم البشريه دي هو اصلا لازم يعرف ايه اللي يخدم البشريه فهو اصلا مش عارف هو بيعمل ايه على الكوكب ده يعرف يخدم البشريه فالاجابه دي على نفسها عايز تتحرق مش عشان خدمة البشريه خلاص الموبايل مش عشان خدمه البشريه ده عشان بننقل بين مصادر وبيتعمل بيه بيزنس وبيتبعت لك رسائل كتير وبعد كده بياخدوا من الرصيد من غير ما تعرف مش فودافون مش في وجه الله <تصفيق> اتفضل <داري. آخر> سؤال <تصفيق> مختلف ممتاز طيب السؤال ده هو سؤال يعني سؤال دقيق بس احنا معانا احنا هنجاوب عليه و احنا ماشيين احنا هنكلم عن بعد كده علوم التاريخ واللسانيات والفلسفة وعلم النفس و احنا ماشيين و علوم الطبيعية محاضرة دولا هنقول و في السكة ايه اللي بيحصل يعني اغلق بدرس علم نفس هتفرق ايه و بدرس فيزا وكيمياء كيميا هتفرق ايه اللغة هتفرق ايه في اللي انا بعمله و... تصوري عن نفس البشرة كعلم إنساني بيتعامل مع نفس البشرة لو معتقد أو فلسفتي مختلفة فاحنا هنقول ده إيه واحنا مشين عن المرة دي بس كانت مجرد يعني يعني إن نفتح اللي... <تصفيق> يعني أنا عارف لو كنت صدامتك بشو هن <تصفيق> طيب ما جيت تفضل ونخت تفضل آه تطور نظرت تطور نظرية إلى جدا تقريبا معظم معظم معظم الأكاديميات العلمية في العالم تدرس بيولوجي أو أنثروبولوجي أو أي حاجة كل دي من مسلماتهم تقريبا يعني أنا بدرس علم النفس بدرس علم النفس من مسلمات علم النفس تقريبا أو معظم ما درس علم النفس تطو أنا درست أنثروبولوجيا قبل كده من مسلمات الأنثروبولوجيا أو علم الإنسان تطو البيولوجي والمايكروبيولوجي من مسلماتهم تطو انا وأنا وأنا واقف بتكلم بتكلم على أساس هم العلم السائد حاليا بيقول كذا في نظريات ثانية؟ أو حاجة أو حاجة حاجة حاجة كبيرة وهيكل كالعظم وكده وأنا ما عنديش مشكلة في وجودها ليه؟ ليه؟ لأن أنا كمسلم أنا كمسلم ما مش مشكلة مع أي حد يقول أي حاجة ليه؟ لأن أنا رجل وظيفي يعني رجل وظيفي رجل وظيفي يعني البتاع ده بيعمل ايه في السكة اللي إحنا رحنا لأن أنا السكة بتاعتي مرسومة أنا رايح ماشي السكة دي. امتى التطور بتاعك ده في ايه؟ هيفيدني في ايه؟ هيقول لي والله عارف البطه؟ في منقار اطول من منقار اقول لك ليه؟ هقول له ليه؟ يقول لي اصل كذا كذا اقول له والله كلامك غلبة الظن انه حل واروح كدب وادرسها مهانا، مهمة... ما هو مهمة... عشاء معنى؟ مهمة... مهمة... ده جايلك عباد جدا في الكلام، بقولك في الديناميكا الحرارية من مئة سنة كان مسلمات العلم السلال الحراري اللي يقولوا دلوقتي بعين صغير، الدروونية نفسها، الدروونية نفسها، نسبة قطعيتها من ستين تمامين سنة غير دلوقتي، دلوقتي في نيو دروونيزم في كلام كتير بسبب الكيمياء الحيوية، كيمياء الحيوية، دروين اللي غاية ممات، غاية ممات، ودفن، والدروونية بعد انتشرت وصارت حاجة عليها وزنها كان عارفه كان قوه الميكروسكوب في وقته قد يعني هو اكبر حاجة كان يقدر يشوفها داروين واللي بعده بخمسين سنة سنه كانت قد ايه حاجه كبيره جدا بالنسبه اللي احنا نقدر نشوفه دلوقتي فنظريته تطور نظريه كلاسيكية بالطرح داروين ليها تطور حاليا اه النيودارونيزم وقولهم ليهم كلام بعد كده هل الكلام ده قطعي ولا نظريه احنا كمسلمين بنتعامل مع الكون الطبيعيه زي ما الاستاذه كرامت قالت ان احنا بنتعامل مع على اساس ان هي ايه نوع فرض قبل التجذيب. يعني إيه فرض قبل التجذيب؟ يعني أنت راجل مسلم قاعد في الدنيا بتفكر ليه حاجة فسرتها. ده ليه علاقة بالكون ولا السمعيات ولا الإله ولا صدق النبي ولا كذا. ده كله مقرر سابق. والباقي إحنا بنحاول نشوف هنتعامل مع الكون اللي ربنا خلقه حطنا فيه وتعبدنا فيه وهنقشر فيه ونشوف الطريقة أحسن. سواء اللي هي تحسين بقى البشرية وهذا بقى بتا... كمسلم بقى لكن أنا ما عنديش مشكلة كنا إن النظرية موجودة في علم العلوم ولا أي نظريات في الفيزياء ولا كم أنا عندي مشكلة أنها تكون إيه؟ أنها عقيدة؟ مش وعفيف أما نيجي في الفلسفة في حاجة في الفلسفة اسمها فضيحة الفلسفة اللي هي الاستقراء أنا عارف انا عارف هما ليه بيطبق ليه بيطبقوا ليه بيطبقوا على الفران الاول هما بيصباع الفيران عشان حاجتين حاجة ان احنا ما نقدروش نطبقوا على البني ادمين طب لو قوم مصر هينفعوا يطبقوا على البني ادمين مش مشكله هي على البني ادمين عشان ما ينفعش يطبقوا في الفيز الأول؟ طبعا انت عارف الدواء بيمر فيز واثنين وثلاثة فيز الأول حيوانات وبعد فين لما يتحمم على البنادميين ضرجه يقربهم البنادميين واثنين إن إحنا الدراسة الطبيعية لجسم الإنسان ومعظم الحيوانات بتقول إن إحنا وظائفنا الحيوية متشابهة فأنا لو جيت حانت فار أدرياني وحانت بنادم يدرياني أصرفهم على القلب ومتى تقريباً إيه متشابه لا أنا راجل عارف الفار لما بيجي له كتاب الفار بيجي له كتاب طبعاً بيجي له كتاب القرود بيجي لها كتاب؟ اه البطريق بينتحر؟ قال البطريق بينتحر؟ خلاص انا عشان احسن حلس الحاله النفسيه للبطريق اعمل ايه؟ اديله حاجه اجربها لو لقيته مبسوط اعمل ايه؟ اه خدوا مني المعلاده دي بص الفكره في ايه؟ انا بقى كمصمم وانا بتفرج على الموضوع ده عندي قيود اه الاول ممكن انا كمصمم اسال السؤال الاولاني بتاع ايه؟ واحنا ينفع نعمل كده في فراغ؟ تعني التجربة المشهورة جدا بتاعي انت عارف ان كان في فرض علمي في الاول ان احنا بنقول ان احنا بنتوارس الحاجات المكتسبة يعني حضرتك لو واحد بيلعب حديد عضلاته ببيرة ابنه المفروض دي نظرية كانت نظرية زي يعني لمرك ودارون وبعض البنادمين التانين كان حاجة زي كده خلاص انت تم حسم هذه النظرية ان هي برا انت تجربه الفرد الرجل جاب الفار وقعد من سبع يقطع بيقولهم كل ما الفار يجي اروح اطعله ديله طيب. انا لو فار ده بقى... <تصفيق> يا باشمهندس هو انت ما فيش غير انا ما فينا في الكائنات الثانيه ده انا وسبع اجيال من نسلي واخدنا موله <تصفيق> ديول <تصفيق> يا باشمهندس خف شويه الدين ده مهم بالنسبة لنا خلاص ده شغال شغال في الاخر بعد الجيل على الايه ولا جيل طلع بدون بدون ديول كلهم طلعوا بديول يعني أنا عطع ديله وديل أبوه وديل جده ديل العيلة كلها كلهم طلعين بديول في الآخر قبله كانت إيه تصور التسابة كانت مقبول بعد كده بيقى مرفوضة التولد تلقاء قبل تجربة بستيرو التنقية كانت مقبولة بعد كده بيقى مرفوضة تماما فكرة الشاهد أن أنا بتكلم على الأشياء أن دي مظريات قابلة للتجذيب بل ممكن تبقى مخطئة تماما في تفسير الظاهرة واحد يقول لك بس كانت بتجاوب بتجاوب دي مش لازم عشان تكون صح عارفة الأحول والحمامة الحولة؟ واحد أحول بيدخل حمامة حولة جوه قفص هي طلعها هي دخلت جوه القفص هل ده معناه ان هو كان عمل إجراء صحيح؟ النتيجة الحقيقة كده كم من نظريات، انت بستعجلة بس كم من نظريات اللي في العلم الطبيعي كانت بتفسر الظاهر اللي احنا بنشوفه وبعد كده سبك ان هي خاطئة تماماً في رصد الظاهرة كتير بس واحدة ولا بس كانت ماشي آه لاني الاختبار اللي هو يحسسنا إنّي أصحى وغلط ما كانش لسه بحاصاً أنا بالنسبة لي لو وقفوا على المخ مش هتبقى قانون لي لأن أنا كمسلم بأخذ القطعيات من من جهة وبأخذ التجريبيات من جهة. التجريبيات دي من المساحة المساحة دي كلها ظنية يعني غلق غلقة الظنة ليه لأن أنا كبني آدم ربنا قال لي أن أنت ضعيف وجاهل ورؤيتك للأشياء بسيطة وبتاع وقعد اليومين دولة عشان تيجي تتحافظ فأنا قطع بأشياء جوه دي نوع من الت... يعني نوع من خروج عن إنسانيتي هو إيه لما أنا أصلا الظاهر اللي أنا بشوفها عارف أن أنا مش شايفها بدقة أنا طول ما أنا ناشي كده. يعني لك أنت تخيل، أنا بعد مئة، تلتمئة، ربعمئة، خمسمئة ألف سنة من دلوقتي. لما نظريك تتطور، تحرز أي انتصار آخر في المساحة بتاعتك. أنا هقول إن هي مسحة جوة البيولوجي. لو قالوا لي أن المساحة دي بتفسر لي وجود السيدة حوة. أنا هجاوب إيه إجابة إيه؟ يعني أنا آدم ليهم صرفة مع سيدنا آدم. سيدنا آدم بتطور من حد تاني. عند البيولوجيين أنا, بق... أنا بقول أنا إيه؟ أنا بسكت عنده. بسكت ليه؟ بقول انا مش متعبد بده انا بني آدم ربنا موفر لوقتي وقتي اوامر باوامري اوامر امرني باول معينه بيقول لي انت لا تتكلف من الحاجات اللي انا ما لكش الحلم المساحه دي مش داخله في التكليف خلاص واحد عايز يدرسها يدرسها في حياة حياه انا مش عنديش مشكلة آدم ده كان بيتكلم اه بيستغفر اه كئيب اه عاقل اه متعبد اه مسلم اه سد حوجات منين فضيلتك انا عندي قطع نص في القران ونصين في السنه ان هي خلقت من ضلع ادم دايما شي مع التطور لا سيدنا عيسى جنين احنا بنقول ان هو خلق مخصوص نحن نؤمن بهذا من امن بالنبي صلى الله عليه وسلم وان المسيح عبد الله ورسوله والجنة والنار وال... ده حديث في البخاري ده يدخل الجنه ليه انا مؤمن بالنبوات الصادقه فعيسى دخل خلق مخصوص اه في اجماع عند المتفورين لا فانا عشان كده بقول ان هي ايه نظرية على عيم ونرواس لو قال الوش البتاع الفيروس البكتيريا شيء زي كده انا بتقبل ده اول ما يطلع من المساحة دي يروح لدائرة تانية بتاعك وقول له والله انت دخلت في الدائرة بتاع السمعيات او القطعيات اللي هي انا عندي ما بستقبلش يعني. يروح دارية دائرة تانية قول له والله الدائرة دي قق ظنية فانا انت بتقوله ظني زي اي بقية العلوم فانا مليش دخل بيك كموسدق يعني انت بتقول لي في الفيزياء انا تصورت ممكن يكون على فكرة في مجرات تانية, ماشي. في كواكب تانية؟ ماشي. ممكن الكواكب دي يكون في انبياء تانية احنا مسمعناش بيهم وديانات تانية وفي رب تانية وبتاقول له انت كذاب لانه ده يخالف السمعيات اللي عندنا طب ممكن يكون في كائنات تانية والله ده خارج محل التكليف قصلا ده يفرق معاه في القبر يا باش مانس <تصفيق> مش يفرق معاه فالقصد انا كمسلم وقتي متوفر يعني ربنا رحمة بيه عشان كده للمسلمين الناس لما جوا سألوا النبي اسئلة في اسئلة سألوا السؤال رحم جاوه في أسئلة راح ربنا جاوب لهم الإجابة اللي تلزمه في ناس أسألونه الأمر ده بيضبق صغير وبيضبق إجابة ده النبي مش بتاع الإجابات بتاعك الإيه؟ الفيزياء والفلك وبتاعهم إيه؟ واسألونك عن الأهلة قل هي مواقيته للناس والحج هو ده اللي انت المفروض تعرفه على الكوكب ده فسألك سؤال تاني وهو النبي اللي قدامك صاحب الشريعة قال لك إيه ويسألونك عن الروح والله مش مساحتك مش مسحتك يعني؟ وفر وقت وفروا انت مش هسالك على ده ومش هحاسبك عليه طب انا عايز اسال في الكيمياء والمديناميكا والحرارية والفيزياء واعمل تصنيع وبتاع عشان مراد اللاعزه وجال للتسلسل اللي عز وجل. احنا قلناه مراد اللاعزه وجال الانسان اكو راح يحل يطلع غلط ويصححه مش مشكله لو انا مسلم وانا غلطت ده لو غلطت 100000 حاجة في العلم العلم ده مقبول وهو مساحه تجريب اصلا وانا موجود هنا على هذا الارض على هذا عشان كل شويه اتعلم حاجه واحسنها لكن بدون الدخول على المساحة او الدائرة الاخرى اللي هي مش محل تلاق تمام أو إحنا نوقفنا عشان وقت الناس وعاي أي حد أسئلة أنا قاعد يعني موجود يعني بس عشان إيه الوقت العام أي حد عنده سؤال نكمل بعد المحاضرة سبحان الله حمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي يتبقى لنا المحاضرة الجاية هنكمل بس جزء بسيط جدا يمكن ربع ساعة في الأول اتسع عن المدخل هنكمل جزء في المدخل لسه احنا ما كملناهوش وبعد كده بعد كده هنبقى المحاضرات ماشية إيه محاضرة تاريخ محاضرة فلسفة محاضرة عن نفس محاضرة لسانيات محاضرة عن مدخل العلوم الطبيعية تمام إحنا إحنا, احنا احنا ما بنقول ما بنقولش ده احنا بالعكس احنا بنقول له الاشتغال بالعلوم الطبيعية يكون على هيئة هيئة معينة مش هيئة والا هو مامور هو احنا بنقول احنا دي علوم شرعية يعني هو مامور بده بند الدين اللي هو ايه اللي هو ما لا يفعل المسلم جاء اخوانا في نقطة مهمه كويس حضرتك السؤال لا الـ الـ الاستاذه بتقول ايه بتقول هل يفهم من الكلام هل حد فاهم الكلام اللي احنا بنقوله اللي هو فكره ايه ان ده غناء عن ده يعني العلوم الشرعية غناء عن العلوم الطوعيه احنا بنقول كلهم علوم شرعيه يعني انت مسؤول عن كله بس مسؤول منهم على آله هيئة هي دي الفكرة مش انت تعمل هيئة معينة وتقوله والله هو ده اللي ربنا امره واحنا بنقول لك اعرف اللي ربنا امره بيه اقول لك يعني اقعد ايه عشرين سنة درسوا علوم شرعية في الاخر درسوا علوم طبيه احنا كان سيدنا عبد الله بن مبارك يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضه على كل مسلم خلاص اللي هو ايه طلب العلم ففي ناس بتصار طلب العلم بالمصطلح اللي احنا بنستخدمه دلوقتي ان هو طلب العلم اللي هو يدرس اصول فقه وفقه وتفسير للحديث الصحيح مش ده طلب العلم اللي هو ايه اذا عنت له مساله في الدين سال عليها يعني انت لما بتبقى في الدكتور مع أيام بتعمله المصريين بيروح يسف اي دا وخلاص المفروض الانسان الطبيعي بيروح للدكتور يسأله فبيديله علاج خلاص ده حال المسلم مع العلوم الشرعية يعني المفروض ما لاس صلاتك طهارتك صيامك العلاقات الزوجية الحج لو جاء عنا لك الحج التجارة وكذا دي اللي تبقى تعرف اخلاق المسلمين وشعب الايمان دي شيء لا تتخلف عنك لازم تبقى تعرف خلاص ده تعرفه في قد يدا أتبسط جدا طب هتعرفه في قد طول حياتك أنت ممكن شعب الإيمان حد يقولهم لك في محاضرة إن أنت تمارس الإخلاص والتواقل واليقين وبتعده طول حياتك تعملو إن أنا أعرف أحكام الصلاة ممكن في محاضرة حد يقولها لك أحكام ال المتعلقة بالنساء والطلاق والزواج وبتع محاضرة حد يقولها لك خلاص تصور العلوم ده محاضرة حد يقولها لك خلاص الممارسة هي حياتك كلها علاقة الداب اللي أنت هتعمله ان دي البصلة دي البصلة اللي هتعمل به ان أنت تعمل الحاجة. تقول تقوله صنأ بدرس طب للا دم الجاب ديمان بتمشيش لازم تكون انت عارف يعني ايه لله هو ده اللي احنا من عايزين نحرره معاك كلام واضح صحيح احنا الحل اللي هو ان احنا بنقول انا انا هو بيدرس العلوم بيدرس العلوم بكيفية معينة بكيفية معينة هي اللي نخليها مش عارف يفرق بين النافع للبشرية والضار البشرية انا عايز اعمل له ايه؟ احنا بقى العكس عايز اقول له حط الفلتر ده ان انت وانت ماشي العلوم دي تدرسها برقية معينة عشان بدل ما تبقى بتخبط كده عمال اي حاجة تمشي فيها هتبقى في النافع بس والنافع طبقا لمراد الله ده داخل علوم الحاسب داخل كان علوم الحاسب ليه؟ عشان يجاوم لا ده المسلم المسلم خلاص الحاسب يتعامل وما هو... آه. اللي عرب ده داخل داخل علوم الحاسب عشان ينفع لسان العرب القرآن واحد عايز يشتغل في العلوم في الابليكيشن نفسها عشان يعمل مواد تعليمية عش... هو ده الغرب أو البصلة اللي احمد اتكلم عليها هو علي من الأول بس هو مش واخد باله <تصفيق> هو علي من الأول جاء يلا سبحانك الله وحمدك الشهد والله إله إلا نستغفرك أجواء نلتقي إن شاء الله لأسبوع قليل